بالشرع لا بالعقل شكر المنعم حتمه قبل الشرع لنا حكمه عرفنا انه ذكر مسالتين فرئيتين كل منهما مبنيه على اصل وهذا الأصل هو الذي سبق تقريره في ممر وهما يعنون له به مساله التحسين والتقبيح العقليين وعرفنا الخلاف فيهما محل الوفاق ومحل الوفاق محل الخلاف ومحل وفاق عرفنا ان نظم ربنا تعالى لم يذكر القول الحق في هذه المساله وهو ما عليها السنه وال جماعه وانما يعتني بذكر ما عليه الخلاف بين المعتزله والاشاعره والعلم قائم بالمسائل العقدية بين المعتزله والاشاعره عرفنا ان قول اهل السنه والجماعه يختلف عن هذين القولين ويتفرع عن هذا الاصل من قبيله تنزل على ما هو مشهور عند الاصوليين أن اصل التحسين والتقبيح العقليين تفرع عليهما مسالتان المساله الأولى هي شكر المنعم هل هو واجب بالعقل ام بالشرع وعرفنا ان مذهب المعتزله انه واجب بالعقل وان مذهب الاشاعره واجب به بالشرع وان مذهب اهل السنه والجماعه الصافي هذه المساله أنه واجب بالشرع والعقل والفطره معا هذه ادله كلها تدل على وجوب شكر المنعم وإن سب بعضهم بعض المتاخرين لأن مذهب الاشاعره هو القول ب واجب بالشرع والعقل معا لكنه ليس هو المشهور عند عند الاصليين بل المشهور هو الأول واتفرع عن هذه المساله قلنا مسالتان المساله الاولى معرفه الباري جل وعلا المساله الثانيه مساله الاراده هل هي موافقه للمحبه والرضا ام لا عرفنا ان معرفه الباري جل وعلا كذلك الخلاف فيها بين المعتزله والاشاعره المعتزله انها تجب عقلا والاشاعره علىنا انها تجب شرعا دون العقل ولذلك قبل الشرع عندهم التوحيد ليس بواجب وكذلك الكفر ليس بمحرا بناء على النفي التحسين والتقبيه العقليين والصواب عند اهل السنه والجماعه ان معرفه الباري جل وعلا واجبته بالعقل والشرع وكذلك الفطره المساله الثانيه وهي ما يتعلق بالاراده هل هي بمعنى المحبه والرضا ام لا وثم قول بالترادف ثم قول بالاختلاف واهل السنه والجماعه وسط في هذه المساله فالاراده عندهم تنقسم إلى قسمين ودليل الاستقراء والتتبع النصوص الوحيين واذا كان كذلك فنيد التتبع والاستقراء يعتبر دليلا وحجه تثبت الى احكام الشرعيه فنيد الاراده تكون كونيه هي المرادفه للمشيئه وتكون دينيه شرعيه اي بمعنى المحبه والرضا اذا ثم ثم ارادتان وليست وليست اراده واحده وعليه ينبني الخلاف في مساله الامر هل يستلزم الاراده ام لا حينئذ نقول الصواب انه يستلزم الاراده الدينيه الشرعيه ولا يستلزم الاراده الكونيه اذ لو كان كذلك كلما أمر الباري جل وعلا بامر لما تخلف عنه أحد البت كما عرفنا ذلك في قوله تعالى وما خلقت الجن والانسا إلا, إلا ليعبدون ان هذه اللام الحكمة الحكمه الامتعليم والاراده هنا التي دل عليها قوله خلقت ليعبدون هنا بإرادة ليس ثم خلق إلا وأراده الله تعالى لكن هل ارادته اراده كونيه قدرية أم اراده شرعيه دينية صواب الثاني وإلا لو كانت ارادته دينيه لو كانت ارادته قدريه لما تخلف أحد عن التعبد الاختياري وليس هذا المراد انما المراد أن البالغ لو فعل الأول الذي هو الخلق ليفعل العباده الثاني الذي هو العباده والعباده هنا عبادة الاختيار وليست عبادة القهر لأن عباده القهر هذه يسوي فيها المؤمن والكافر اما عبادة الاختيار هذه خاصه بي بالمؤمنين اذا خلقت ليعبدون اسند الخلق الى التاء ت الفاعل فهو فعل هو جل وعلا خلقت ثم قل ليعبدون بمعنى اسند العباده الى من إلى الواو الواو هنا المراد بها الناس الخلق من الانس والجن اذا فعل الأول جل وعلا ليفعلهم الثاني ولم يفعل الأول ليفعل بهم كذلك الثاني فعل الأول ليفعلهم الثاني الذي هو العباده ولم يفعل الأول الذي هو الخلق من أجل أن يفعل بهم الثاني هذا ليس قولا لاهل لي السنه والجماعه واما عند الاشاعره ونحوههم ممن ينكرون التعليل في افعال البارجه لو علا فعندهم اللام هنا ليعبدون اللام هنا بمعنى ماذا لام الصيروره كل لام من يقول فيها السنه والجماعه لام التعليل فهي لام الصيروره يعني خلقت الجن والانس وصار ماالهم إلى انهم عبدوا الله تعالى لكن هل خلقهم من أجل ان يعبدوه هل عبادتهم عله لخلقه جواب لا هذا عند من عند من ينكر التعليل في افعال البار بجلو وعله وصام مر معنا بأن التعليل وإن شبه بعضهم لاكثر اهل السنة والجماعه الا أن الصواب ان النظر في مثل هذه المسائل للصحابه فقط وأما من بعدهم فمن وافقه صحابه حنيذ يقول هذا مذهب اهل السنه والجماعه أما إن خالفوا ولم ينقل الخلاف عن أحد من الصحابه فنقول هذا اجماع هذا اجماع حنيذ لا يقال أكثر اهل السنة والجماعه على إثبات التعليل وبعض اهل السنه والجماعه نسبه في هذا التفصيل ليس عليه دليل بالتا ليس عليه دليل بالتا لأننا لو نسبنا اهل السنه والجماعه أو نسبنا من نفى التعليل الى اهل السنه والجماعه لجعلناه قولا معتبرا بمعنى ان الخلاف يكون سائغا وهذه المسائل ليس فيها خلاف هذا اصل من اصول معتقده للسنه والجماعه ثبات التعليل في افعال المارجله جل وعلا فاجمع الصحابه على ذلك هنا يدين تقسيم بعض اهل العلم بان اكثر اهل السنه والجماعه لاثبات التعليل وبعض اهل السنه على لنفيه نقول هذا التقسيم غير مسلم البتة وان قاله شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في مواضع كثيرة من كتبه نقول هنا الحجه فيما نقل عن عن الصحابه اذا وجوب شكر المنع يتفر عنه مسالتان الاولى معرفه الباليج لله علا وثانيه الاراده هل هي بمعنى المحبه والرضا ام انها شيء آخر انه من قال بالترادف وقول كثير من المعتزله وصاب ما ما سمعته المساله الثانية مما يتفرع من مساله التحسين والتقبيح وهي مسالتنا الليله حكم الافعال قبل الشرع حكم الافعال قبل الشرع هو قال ماذا فيما سبق بالشرع لا بالعاقل شكر المنعم حتم شكر المنعم حتم بالشرع لا بالعقل كذلك شكر المنعم حتم الحتم يعني واجب حتم بمعنى الواجب حتما مقضيا شكر المنعم حتم بالشرع اذا لا بالعقل قوله بالشرع شكر المنعم حتم بالشرع لا يفهم منه ماذا نفي أن يكون بالعقل فجاء بالتنصيص وقال لا بالعقل اذا هذا مذهب المشائعه مذهب الاشاعره بأن شكر المنعم انما هو واجب بالشرع لا بالعقل وامما ما نقله في البحر عن بعضهم والظهر انه لا, لا يسلم به هم الاشاعره فما يسلمون بانه يثبت بالشرع وبالعقل معا قال وقبل الشرع لنا حكم نمي هذه المساله الثانيه وعرفنا كذلك فيما سبق ان هاتين المسالتين هي بعينهما التحسين والتقبيح وانما نقولهما فرعا بناء على ما اشتهر بناء على ما اشتهر الا شكر المنعم وجوب شكر المنعم هي التحسين والتقبيح العقلي وكذلك حكم الافعال قبل الشرع هي بعينها التحسين والتقبيح العقلي ان التحسين والتقبيح العقلي باعتبار ماذا باعتبار ما قبل الشرح اما بعد الشرع فلا فمرده إلى الشرع وأما قبل الشرع فهنا النظر فيه يكون اذا هاتان المسنتان وجوب شكر المنعم هي مرادفه للتحسين والتقبيح العقلي هي بعينها هي فرض من أفرادها وهي بعينها وكذلك افعال حكم افعال العقلاء أو الاعيان أو العقود في مسائل بيانه كذلك قبل الشرع بعينها مساله التحسين والتقبيح اذا الفرع الثاني حكم الافعال قبل الشرع شان اليه النظم قوله وقبل الشرع لا حكم نمي قبل الشرع لا حكم نمي لا حكم نمي قبل الشرع وكذلك لا حكم نمي قبل الشرع عباره الجمع الأصل ولا حكم قبل الشرع ولا حكم قبل الشرع لا حكم قبل الشرع نثر فياتي بالترتيب على او بالكلام على ترتيب ممعهود يقدم المبتدا على خبر يقدم لا واسمها على الخبر وهكذا وهنا قدم وأخر وانما ترك شيئا هو معلوم من سابقه ومن ما وهو قوله ولا حكم قبل الشرع بل الامر موقوف الى وروده إلى الى وروده يعني ورود الشرع وهذا معنى قوله وقبل الشرع لا حكم لي لانه قيده بماذا ب بقوله فيما سبق المساله السابقه بالشرع لا بالعقل في المسالتين شكر المنعم وكذلك حكم الافعال قبله قبل الشرع فهي مقيدة بماذا بكونها بالشرع لا لا بالعقل اذا يكون الحكم فيها لاي شيء شرعي دون العقل وقبل الشرع لا حكم نمي عباره الجمع ولا حكم قبل الشرع بل الامر موقوف إلى الى وروده يعني إلى ورود الشرع قول الناظم لا حكم نمي نومي هذا فعل ماضي اولا نما ينمي نما ينمي انمي فايه ذلك اذن نما نمي على فعل الماضي مغير الصيغه مغير الصيغه نائب الفاعل ضمير الحكم نمي يعني نسبه انتماء هنا بمعنى الانتساب لا حكم قبل الشرع وقبل الشرع لا حكم نومي نومي قلنا مغير الصيغه ونائب الفاعل ضمير الحكم وقوله قبل الشرع الظرف متعلق به بنمي تعلق به كأنه قال لا حكم نومي قبل الشرع قبل الشرع هذا متعلق بنومي أو بحكم الذي هو اسم لا يجز فيه وجهان قبل الشرع ظرف منصوب على الظرفية منصوب على على الظرفيه لكن هل هو متعلق بنومي وهو فعل ويتعلق به الظرف أو متعلق بحكم وحكم هذا مصدر والمصدر من متعلقات الظرف والجار والمجرور يجوز الوجهين يجوز الوجهين لكن الاولى جعله متعلقا بنومي جعله متعلقا ب بنومي اذا والظرف قبل متعلق به بنومي وهو أحسن دفع لمشكال الوارد آتي أو بحكم وهو اسم لا والجمله نومي صفه الحكم نومي هو اذا نائب الفاعل هذا نقول الجمله من الفعل والفاعل في محل ها. في محل ماذا ها. في محل نصب صحيح اذا نعت اسم لا ها. في محل نصب في محل نصب باعتبار ها كذا تدرسون اصول هذه مسائل تكون واضحه باعتبار لا حكم مبني على الفتح في, في محل نصب لان لا هذه تعمل عمل ان عمل ان اجعل للافنكا كذلك عمل ان اجعل هنا اذا نقول لا هذه اسم جنس هذه لا النافله الجنس حكم اسم جنس يعني نكره ومرادف له حينئذ نقول هو في محل نصب صفته اكون باعتبار المحل اعتبار وبعضهم جوز الرفع اعتبار ماذا لا واسمها في محل رفع عند عند السيبويه رحمه الله تعالى لا حكم هذه مبتدا هي نذي لا حكمه بالتركيب هذا يعتبر مبتدا اعتبره مبتدا وهذا قول ضعيف وان قال به سيد النحات سيبويه لكنه ضعيف لماذا لأن لان ابتداء الجازال بدخول لا حكم حكم نومي قبل دخول حكم هذا المبتدا مرفوع بالابتداء ومعلوم أن ان العامل هنا معنوي إذا دخل عامل لفظي نسخ السابق نسخ السابق ولكن نقول النواسخ جمع ناسخ وهو ما يرفع حكم المبتدا والخبر كذلك ما يرفع حكم المبتدا والخبر وهو كان واخواتها إن واخواتها ظن واخواتها وما تفرع عن هذه الابواب فكان واخواتها ليس تفرع عنها ما ولا ولا الى اخره وان يتفرع عنها ماذا لا النافيه للجنس اذا نقول الاعتبار للاصل هنا هذا فيه, فيه ضعف على كل اذا نمي نقول الجمله صفه للين لحكم صفه للين لحكم لا نافيه للجنس وحكم اسمها والخبر محذوف تقدير موجود وشاع في ذا الباب اسقاط الخمر وشاع هذا الباب اسقاط الخبر حينئذ نقول شاعه يعني كثره اذا قد يذكر قد يذكر حينئذ لا حكم نمي لا حكم منسوب موجود قبل الشرع قبل قبل الشرع اذا لا نافية للجنس حكم اسمها ونمي صفه لحكم حينئذ الخبر يكون محذوفا والتقدير لا حكم موجود منسوب قبل الشرع للعقلي لا حكم موجود منسوب قبل الشرع الى الحكم الى العقل, إلى العقل. لا حكم لا واسمها موجود هذا خبر لا منسوب هذا ها اخذناه من نمي نمي صفه وصفه تقدر بالمفرد قدرناه هنا اسم مفعول لماذا لان الفعل مغير صيغه حينئذ رجعنا تاويله بالمفرد ان كان مبنيا للمعلوم جئنا باسم الفاعل ونحويه وان كان الفعل مغير الصيغه جئنا بماذا باسم المفعول اذا منصوب هذا اخذناه من نومي غيرناه لماذا أو عبرنا عنه باسم المفعول لكون نومي هذا مغير الصيغه لكون نومي مغير الصيغه اذا لا حكم موجود منسوب قابل الشرع إلى العقل الى العقل هذا حذفه الناظم لانه معلوم من ما سبق اذا جعلنا المساله فيصل بين او جعلنا الجملتين بينهما فيصل فاذا قلنا بالشرع لا بالعقل شكر المنعم خاتم بتاع الكلام هنا وقبل الشرع لا حكم نمي لا حكم نومي قبل الشرع نسب الى ماذا الى العقل اذا الى العقل هذا جار مزروع لا بد من تقديره لماذا لأن الذي نفي نسبته الى ماذا الى العقل لم يذكره الناظم لا يذكر النظام إنما يفهم مما سبق لانه قال بالشرع لا بالعقل في المسالتين الاتيتين حينئذ شكر المنعم حاتم واجب بالشرع وقبل الشرع لا حكم نومي لا حكم نومي منسوب قبل الشرع منسوب الى ماذا الى العقل لا حكم منسوب إلى العقل اذا العقل لا بد من من تقديره فيما فيما يذكر ذا حكم موجود منسوب قبل الشرع إلى العقل أو يكون التقدير لا حكم قبل الشرع لا حكم قبل الشرع موجود منسوب للعقل ما الفرق بين التقديرين ان جعلنا الظرف ان جعلنا الظرف قبل الشرع متعلقا بنوم اخرناه اخرناه فنقول ماذا لا حكم موجود جئنا بالاسم والخبر لا حكم موجود منسوب قبل الشرع فناخره لأن الاصل ماذا نمي قبل الشرع اذا العامل متقدم رتبته على رتبة المعمول إن جعلنا قبل الشرع متعلق بي اسم لا حينئذ يكون التقديم هكذا لا حكم قبل الشرع موجود لا حكم قبل الشرع موجود حينئذ نجعل قبل معمول لحكم كذلك حكم هذا اسم لا يريد اشكال في هذه المساله لو قدرنا بهذا التقدير وهو ان اسم لاحئ نذين نكون شبيها بالمضاف كقولهم لا قبيحا في الدار حينئذ يلزم منه ماذا ها يا يلزم ماذا يلزم منه التنوين لا حكما قبل الشرع كقوله لا قبيحا عندي او لا قبيحا في الدار قبيحا في الدار ما اعراب اكون هذا اسم لا منصوب لماذا لماذا منصوب لانه شبيه بالمضاف ما ضابط الشبيه بالمضاف قالوا ما تعلق به شيء من تمام معنى او يتمم معنى فالظرف والجار والمجرور والفاعل ونائب الفاعل اخره حينئذ لا بد من ماذا من نصبه لكن سياتي تخريج عن العطر هذا تقديران لا حكم موجود منسوب قبل الشرع وهذا أولى لا حكم قبل الشرع موجود منسوب الى العقل هذا يجوز صواب انه يجوز على مذهب البغدادي حينئذ نقول هذا جائز وإذا كان كذلك حينئذ نقول يجوز فيه الوجهان وان كان الأفصح هو تعليقه بماذا بنمي وهذا الثاني منعه بعضهم قال العطار في حاشيته على المحلي ولم يجعل الشارح الظرف متعلقا بالحكم لم يجعل الشارح لذو المحلي الظرف الذي هو قبل الشرع متعلقا بالحكم لا حكم لماذا ويقدر الخبر بعد الظرف يقدر الخبر بعد الظرف لماذا لأن الحكم صار عاملا واذا صار عاملا حينئذ تقدم على معموله هذا الأصر في الترتيب ثم ياتي بعد ذلك ماذا الخبر فياتي المبتدا اولا ان كان المبتدا له معمولات تقدم معه ثم بعد ذلك ياتي ماذا ياتي خبر المبتدا هكذا الترتيب الطبيعي في لسان عرب المبتدا ومعمولاته اولا في الرتبه الأولى ما تعلق به ثم ياتي بعده ماذا ياتي بعده الخبر اذا لا حكم قبل الشرعي موجود هذا الاصل لا حكم قبل الشرعي موجود هذا منعه بعضهم قال عطان ولم يجعل الشارح الظرف متعلقا بالحكم ويقدر الخبر بعد الظرف لم يفعل هذا لم يقل لا حكم قبل الشرع موجودا لماذا ترك هذا التقدير قال لانه لو تعلق به لكان منصوبا منونا لكان منصوبا منونا لكونه حينئذ شبيها بالمضاف مع أن المعروف في لفظ حكم بناؤه على انه اسم لا مبني معها على الفتح ثلاثا تنوين فيه يعني هكذا نطق به الاصوليون قال لا حكم والنسخ هكذا لم لم ياتي فيها النصب لا حكم والا لو نصبه لجاز لكن لما لم ينصبه حينئذ تقف العرب بماذا لو وقفت لا حكم لا حكم وقفت عليه بالسكون اذا لا ناتي بالالف كذلك لو كان منصوبا وقف عليه حينئذ وقف على المنصوب منه ها بالالف حكم لا حكم وقف عليه بلاله لكن لم يكن كذلك فدل ذلك على أن الشارح على أن صاحب الجمع كذلك الناظم هنا اراد لا حكم بمعنى أنه مبني على على الفتح وليس منصوبا نعم جوز البغداديون نصب الشبيه بالمضاف مع اسقاط تنوينه يعني لا حكم ليس مبنيا وانما هو ماذا منصوب واسقط التنوين طلبا للخفة وخرج عليه لا مانع لما اعطيت ولا معطية لما منعت لا مانع لما اعطيت ها لا أعطيت هل اراد وارد ام لا لا نافيه للجنس مانع اسم لا مبني معها على الفتح لما أعطيت هذا متعلق به اذا مثل لا حكم قبل الشرع لا فرق بينهما ومع ذلك لا يرد الايراد هنا لان الروايه محفوظة بماذا لا حكم لما اعطيت لا مانع لما اعطيت عين اي نقول لا مانع لما اعطيت هنا الجر مجرور متعلق بمانع اذا هو معمول له وهو شبيه بالمضاف فاعرابه لك وجهان فيه اما ان يقال بانه ماذا ها اما أنه منصوب وأسقط التنوين لما اعطيت متعلق به إن ابقيته على أصله لابد من القطع قطع ماذا عن ماذا قطع لما لا منع لما لا تعلق بمانع إنما لابد له من تقدير آخر يعني على على المشهور عند الجمهور والصواب كما قلنا انه انه يجوز اذا وقبل الشرع لا حكم لا حكم يجوز ان يتعلق به قبل الشرع والاولى لما اشتهر عند الجمهور أنه متعلق بنومي وقبل الشرع لا حكم نومي لا حكم نومي قبل الشرع يعني للعاقل المراد بالشرع هنا ما المراد بالشرع في احتمالين اما أن يراد به البعث يعني بعث الرسول اي رسول كان ويحتمل أن المراد به الاحكام الشرعيه لكن الثاني تقديره وتفسيره لا فائدة منه لانه يكون التقدير قبل الحكم لا حكمه ما الفائده لو قيل الشرع هنا بمعنى الاحكام الشرعيه هل به فائده هو محتمل لفظ الشرع يطلق يراد به ما بعث الله تعالى به الرسل او ما جاء على السنه الرسل بمعنى العبادات لكن هل المعنى يصح هنا ويستقيم الجواب لا لان تقديركم ماذا لا حكمه ها قبل الحكم يا حكم قبل الحكم هذا ما يتعدى ليس فيه فائده لا حكم قبل الحكم هذا ليس في بكلام عربي لا ينبني عليه فائده اذا قبل الشرع قبل البعثه قبل أن يبعث الله تعالى رسولا من الرسل وعلى تصويرك مسائت قبل آدم وصاب انها عامه حين نقول قبل بعثه الرسول لا حكم هذا لا اشكال فيه هذا المراد وليس المراد به لا حكم اذا المراد بالشرع البعثة لاحد من الرسل كما قاله المحلي دون الاحكام المشروعة وإن كان الشرع يشملها لكن في هذا الموضع لا يصح لانه يلزم عليه أن يكون معنى قول الناظم قبل الحكم لا حكمه قبل الحكم لا حكمه وكذا قبل الحكم لا حكمه هذا ليس أمر معلوم لفايده في ذكره البتة وقول الناظم لا حكم لا نافيه للجنس وحكمه نكره اذا يعم اولى يعم ما وجه العموم يعم ماذا ما هي الافراد التي يمكن تدخل تحت الحكم هنا عام في ماذا ها لا هو ينفي لا حكم ما هو المنفي قبل الشرعي لا حكم اصلي فرعي يعني الحكم المتعلق بالعقائد حتى التوحيد لا حكم له ولذا قلت قبل قليل توحيد لا حكم له قبل الشرع عندهم وكذلك الشرك لا حكم له بل ليس مذموما بناء على التحسين والتقبيح العقل انه منفي انما شرعي حين يذ النفي والتقبيح العقلي وبنوه على الشرع حين يذ من حيث الاوصاف لا يحسن ولا يقبح هذا قول قبيح ليس بالصحيح كذلك بل الصواب انه يحسن ويقبح قبل الشرع لكن وكذلك يمدح ويذم لكن لا عقابه ولا ثواب لا عقابه ولا, ولا قبل الشرع ان تصور خلو الزمن عن بعثه ما حينئذ نقول الشرك لو تلبس به متلبس قبيح ام لا قبيح هم يقول لا ليس بقبيح فاذا صرف العباده لغير الله تعالى حينئذ لا يكون قبيح لا حكم له فذلك لو, لو سجد للصنم كما مثل بعضهم او انه سب الله تعالى وقال هذا كله لا يعتبر ماذا لا يعتبر قبيحا وهذا باطل بل الصواب ان الاحكام ثابته من حيث الاحكام العقلية من حيث اثبات الحسن والقبح العقليين هذا ثابت لكن هل يعاقب الجاوبل لا هل هل يعاقب الجاوبل هل يثاب الجاوبل بقوله تعالى وما كنا معذبين أي مثيبين باب الاكتفاء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا اذا قبل البعث لا تعذيب ولا اسابه هذا نص القران هذا متفق عليه ولا اشكال فيه ولا يلزم من هذه الايه ولا يلزم من هذه الايه ان يكون ثم من وجد ونفي عنهم ماذا انه يبعث اليهم رسول هذا لا تدل عليه الايه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بين الله تعالى بهذه الايه الكريمة بالدلاله اللغويه الواضحه البينه انه نفى التعذيب حتى يبعث رسول فيه اشكال لا اشكال فيه هل يلزم من ذلك أن يكون ثم من وجد ولم يبعث لهم رسول وقد وقعوا في الشرك لا يلزم من هذه لا ليس فيها دلاله اذا دلاله واضحه بينه اذا لا حكمه في قول الناظم قل هذا عام عام يشمل ماذا يشمل الاصول والفروع يعني العقائد والفروع يعني عم يشمل النوعين قال العطار الظاهر انه لا فرق في ذلك بين الأصول أي العقائد والفروع فلا يجب توحيده ولا غيره لا يجب توحيده إفراد الباري جل لذلك معرفة الباري عند شرعيه وليست عقليه والصواب أنها, انها عقلية فلا يجب توحيده يعني لا يجب شرعا ولا عقلا والصواب ان التوحيد واجب بالشرع وبالعقل وبالفطره وانه لم يخلو زمن عن وجوب التوحيد بالشرع والعقل والفطره لا وجود له البتة كذلك نعم اذا فلا يجب توحيده ولا غيره قبل ارسال الرسل قال وهذا أحد قولين ونقل عن اكثر اهل السنة والجماعه اشاعره السنه عندهم المرض به الاشاعره وهم ليسوا من اهل السنة لا في قليل ولا كثير اذا لا حكم عام في الاصل وفي الفرع يعني دخلت العقائد برمتها فلا حكم لها لا عقليا ولا شرعيا وعلى القول الصواب الذي مر معنا انها لا حكم لها ماذا شرعي بمعنى انه لا يترتب التعذيب والاثابه عليه وأما الحكم العقلي فهو ثابت فالعقل يحسن التوحيد افراد الله تعالى بالعباده والعقل بل يجبه والعقل يقبح الشرك ودعوه غيره جل وعلا بل يمنعه وهذا واضح بين دلالة العقل أو الشرك ممنوع ومحرم بالعقل والفطرة والشرع وانما الشرع جاء بماذا بكونه لا عقابه إلا بعد بعثه الرسل وقد كان كذلك يعني ولدت البعثه قال العطار وظاهر تصوير المساله مما قبل جميع الرسل وهو ما قبل ادم يعني حكم الافعال قبل البعثه بعثه من ادم او قبل نوح او قبل ادريس او قبل عيسى او موسى او محمد صلى الله عليه وسلم قبل من قالوا هنا اول ما بعث الله تعالى من الانبياء من ادم عليه السلام ادم نبي مكلم هذا الحق عنيد متى يكون تصور هذه المساله قبل الشرع قبل قبل الانبياء قبل الرسل اذا لا يتصور إلا ماذا الا قبل ادم هكذا قال العطار وان كان المشهور عن الاصولين لا العموم لانهم في غالبهم يعتقدون وجود ما يسمى باهل الفترة واهل الفترة الضابط عندهم انهم من لم يدرك الرسول السابق ولا ادركه اللاحق يعني قوم وجدوا ولد وعاش متلبس بالشرك وكفروا بالله ومات ولم يدرك الرسول السابق طمست معالم الدعوه وكذلك الرسول اللاحق هؤلاء يسمون ماذا هؤلاء يسمون اهل الفتره تصدق عليه مثل او لا تصدق عليه المساله اذا تخصيص حكم الافعال قبل الشرع بكونها قبل ادم فقط هذا ليس عليه اكثر أهل الأصول وانما اكثر اهل الأصول ارادوا أنه ما يشمل أو بهذه المساله ما يشمل ما قبل آدم انصحه وكذلك ما كان بين رسولين قد عاشوا كما ذكرنا ولم يدرك الاول ولا ادركهم السابق وعرفنا مرارا ان, أن وجود اهل الفترة بهذه الصفة انها خرافه عند وان انطلت على كثير من أهل العلم ولا وجود لهم البتة وهذا فاسد وان كان ظاهر تلامس الصليين العموم كما ذكرت والذي ذكره للعطال في حاشيته على المحل أن المساله مفروضه قبل آدم عليه السلام ولكن الظاهر أن ان كلام الاصولين على العموم لا يدخل الفترة الفتره يدخلوا اهل الفترة وفترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع وهذا فاسد لماذا لان الصحيح الذي دل عليه ظاهر الكتاب والسنه قران من أوله الى اخره يدل على أنه ما من انس وجن إلا وقد بعث الله تعالى فيهم رسولا ليس هناك حرف واحد من القران يدل على وجود من قوم لم يبعث لهم بالعكس جاءت الايات دال على أنه ما وجد إنسان إلا من أجل ماذا من أجل أن يتحقق بالعباده لله تعالى اي يحسب الانسان اي يترك سدى يعني لا يؤمر ولا ينهى لو أثبتنا أهل الفتره اذا وجد انسان وخلق سدى أولا ان هذا يحتاج الى تخصيص واضح بين دليل صالح للتخصيص وإلا لا يصلح ان ياتي اي دليل ان ياتي اي دليل ثم يخصص هذه العمومات بمجرد انه جاءه الفترة وانه يحتمل عقلا انهم لم يدركوا الرسول السابق ولا ولا هي الاخر وكثير ممن يذكرون اهل الفتره يمثلون بما كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كان بين عيسى عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر من الكثير غيره انهم اكثر ما مقيل انهم 600 600 بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك على زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الناس الذين وقعوا في الشرك الأكبر انهم جهال جهلوا ومع ذلك حكم بكفرهم وحكموا بخلودهم في النار وبعث اليهم وقتل الى اخر ما هو معلوم من ترتيب الاحكام الشرعيه على اولا ولذلك لما سئل او ساله ذاك الرجل اين ابي قال في النار هذا من اهل الفتره وابين واما قول من يجيب بان هذه يحتمل أنه لخصييا نقول هذا احتمال فاسد ليس بالنص ما يدل عليه ولما راه حزن قال إن أبي واباكا في النار بين, بين ذلك ماذا على أن أهل الفتره إن وجد بهذا الوصف أن الاحكام جاري عليه وليس هناك ما يدل على النفي واما ما يدل في بعض الايات التي ذكرناها هذا لا يدل على أن ثم رسل لم او ثما اقوام لم يبعث اليهم رسل وأما قول تعالى ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هذه اكثر ما يتمسك بها من أثبت هذا النوع نقول هذه الايه لا تدل على ذلك انما تدل على أن الله تعالى من عدله ورحمته لا يعذب إلا بعد بعثة الرسل وما ترك قوما الا وقد بعث فيهم رسل بدليل ولقد بعث قسما قسم ممن من الله تعالى اقسم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا اذا في كل هذا لفظ عموم او لا لفظ عموم يحتاج الى ماذا الى مخصص اين المخصص ليس هناك مخصص واضح بين يدل على أن من يسمى باهل الفتره موجود وما ذكره بعض اهل العلم هذا كله فيه فيه نظر اذا نقول هذا فاسد تصوير المساله من اصلها باطل فاسد لانه مبني على خلو الزمن عن بعثه واذا كان كذلك فلننظر فيه قال لانه لان الصحيح انه لم يخلو وقت من شرع هكذا لم يخلو وقت من شرع ليس ثم زمن ليس فيه شرع البت قاله القاضي وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله تعالى لانه أول ما خلق آدم خلق الله ادم ادم هذا اول اول البشر ابو البشر كذلك خلقه فقال له تجلا وعلى اسكن هذا أمر وان امر يقتضي الوجوب اسكن أنت وزوجك الجنه وكل منها رغدا هذا امر ثاني حيث جئتما ولا تقربا هذا نهي اذا أمر ونهى وهذا معنى الشرع كذلك اليس الشرع هو والنهي خلق الله تعالى آدم مباشرة قال اسكن كلا لا تقربا اذا هذا شرع حين هل خلى زمن من شرع الجواب لا الى ان تقوم الساعه والامر كذلك والامر كذلك لأنه أول ما اولما خلق ادم قال له اسكن انت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة امرهما و نهاهما عقب خلقهما وهذا هو التكليف أمر ونهي بل عرف بعض المتكلف بانه الخطاب بأمر ونهي كما ذهب اليه من قدامى في في الروضه الخطاب هو خطاب الله تعالى بالأمر والنهي وهو وهو كذلك قال الجزري لم تخل الامم من حجة لم تخل الامم من حجة واحتج بقوله تعالى ايحسب الإنسان؟ اي يترك سدى والسدى الذي لا يؤمر ولا ينهى اي يحسب يعني كل انسان كل انسان اذا هذا عام او لا عام كقوله ان الانسان لفي خص الا جاء التخصيص لا إذا جاء اللفظ عام وجاء التخصيص حينئذ سمعنا واطعنا نقبل التخصيص كما قبلنا العام واذا جاء يحسب الانسان كذلك ايتي بالتخصيص على العين والراس نقبل التخصيص كما قبلنا العام لكن اذا لم يريد يريد ان نقول لا لا تخصيص اي الإنسان الانسان يعني كل انساني اي أن يترك سدى والسدى الذي لا يؤمر ولا ينها وكذلك السدل بقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ولقد بعثنا ولقد هذا قسم والذي اقسم هو الله عز وجل واقسم بماذا بأن كل أمة بعث فيها رسولا وكذلك بقوله تعالى وان من امه الا خلا فيها نذير يعني وبشير نذير مثل معذبين وان من امه ان هذه ما نوعها نافيه وما من امه امه ما اعرابها امه ارفع صوتك مبتدا اذا مبتدا وان من امه وهو نكره في سياق النفي والنكره في سياق النفي تعم واذا دخل عليها من الزائده صار ماذا نصا في العموم اذا الاصل وان امه وان امه الا خلف ينذير حينئذ لو جاء بهذا اللفظ ولم يرد مخصص قلنا كفى لو جاء بهذا اللفظ وان امه حينئذ نقول ما إن بمعنى ما فهي نافيه حينئذ امه نكره في سياق النفي فتعم لو بقي هكذا قلنا لابد من مخصص واضح مبين غير محتمل المخصصات ولذلك في سائر احكام الشرعيه المخصص ما ياتي وهو محتمل لمعنيين لابد ان يكون ماذا خاصا ولذلك الخاص هو الذي لا يحتمل إلا معنا يدل عليه فاذا كان كذلك حينئذ صح تخصيصه فكيف إذا زيدت من للتنصيص على على العموم هذا الباب اولى احرى الا يقبل التخصيص بل عند بعضهم كثير من أن ان النص اذا صار نصا في العموم أن العام إذا انتقل من الظهور إلى التنصيص أنه لا يقبل التخصيص يعني لا يتاتى تخصيصه بالتا وهذا منه لانه يتعلق بماذا يتعلق بالاخبار وهذا خبر وهذا وهذا خبر اذا وان من امه الا خلف يا نذير ما إن نافية بمنزلة ما من امه من هذه زائدة للتوكيد أمة مبتدا مرفوع بالابتداء ورفع ضمه مقدر على اخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد إلا خلف يا نذير وقوله وإن إلا هذا فيه في قصر في قصر حصره او اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عم عدا اذا هل هناك امه لم يخلفها نذير جواب عكسي هل هناك امه لم يأتها نذير الجواب لا واذا كان كذلك حينئذ نقول لا وجود لاهل الفتره قال القاضي هذا ظاهر روايه عبد الله يعني عن ابيه فيما خرجه في مجلسه يعني هذا ظاهر كلام احمد أنه ليس في الوجود ما يسمى باهل الفتره قال هذا اشتهر عن امام قوله الحمد لله الذي جعل في كل زمان فتره من الرسل بقايا من أهل العلم بقايا من أهل العلم بمعنى أنه إذا لم يكن ثم رسول لا يلزم منه رفع الشريعه ولذلك سدل بعض من قوله تعالى يا اهل الكتاب الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل على فتره يعني على على انقطاع يعني ثم انقطاع بين رسول ورسول هل يلزم من ذلك انتفاء الشريعه لا ما يلزم ليس في هذا النص دليل على أن الفتره التي هي انقطاع بين رسول ورسول ان تكون معالم الدين قد ارتفعت لا لا يدل على ذلك ولذلك إذا حصل انقطاع عينيد يبقى ماذا يبقى أهل العلم الذين تلبس بالعلم واهتدى بهم الناس ولو كانوا قله فالشرع لبد ان يكون ان يكون باقيا ولذلك قال على فتره من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير بمعنى أنه ارسل مح... الايه هنا المراد بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم قد جاءكم رسولنا يعني محمد صلى الله عليه وسلم على فتره قطاع من الرسل لالا تقول ان تقول لالا تقول ما جاءنا من بشير ولا نذير اذا لو ثبت أن ما يسمى باهل الفتره موجودين إن اذا لصح ان يقول ماذا ما جاءنا من بشير ونذير والله ما ارسل رسولا إلا من أجل ماذا إثبات الحج عليه وهي الا يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير فاخر الايه يدل على بطلان ما تدلل به بعض باولها وقوله على فتره يعني على انقطاع وهذا واضح بين وسلم به لكن لا يلزم من ذلك عدم وجود الشريعة وانما حصل انقطاع ولم يبعث الله تعالى رسولا يتلو رسولا سابقه لكن الشريعه باقيه ولذلك معالم ليس هو عيسى اخر نبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم ليس بين بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم اكثر من 600 سنه وقل 500 وقل اقل لكن مع ذلك كانت قريش تنتسب الى من الى ابراهيم وبقيت معالم كذلك من دين ابراهيم وما الحج وما كان يفعل بالطواف الى اخره كل ذلك يدل على أن الشريعه باقيه وإن كان حصل فيها شيء من التلبيس أو اومح الباطئ الحق بالباطئ نحو ذلك اذا الحمد لله الذي جعل في كل زمان فتره من الرسل قال جعل ماذا بقايا من اهل العلم قال فاخبر أن كل زمان فيه قوم من أهل العلم اذا لا وجود لقولهم زمان خلعا عن شرع. اذا حكم الافعال قبل الشرعي قال في الصفحه الكوكب المنير الاعيان المنتفع بها والعقود المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها ان فرضا انه خلا وقت عنه اي عن الشرع يعني ان هذا كقوله قل ان كان للرحمن ولد فانا اول عام ان كان الرحمن هل سيكون وكان لا لن يكون إذا المساله جدليه فرض فقط حينئذ نبحثها من هذا القبيل إن كان خلا زمن عن شرع فما حكم الافعال وما المراد بالافعال هنا الحين ياتي تفصيله الاعيان المنتفع بها والعقود المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها إن فرض أنه خلا وقت عنه أي عن الشرع ما حكمها لها في البحر بقوله حكم افعال العقلاء قبل ورود الشرع اختلف الصنوف في التعبير عن هذه المساله من عبر بالاعيان المنتفع بها الاعيان المنتفع بها ماذا مثل ماذا كل ما ينتفع به من المركوبات من الاشياء التي تؤكل ملبوسات منكحات الى اخره والعقود المنتفع بها كالبيع والشراء والنكاح ونحو ذلك والافعال هذا عام يشمل الأقوال والافعال التي هي مقابل للأقوال ومنهم قيد افعال العقلة كما قيده زركجي في البحر حكم افعال العقلاء قبل ورود الشرع قبل ورود الشرع هذا كله فيه إطلاق يعني المساله هنا الخلاف فيها بين المعتزله وبين الاشاعره لكن فيه تعميم وفيه في تخصيص من أجل فهم المساله عند الاصوليين فنقول قولهم الحكم الافعال قبل الشرع الافعال هكذا باطلاق هذا ليس على اطلاقه بل اصابوا فيه في تفصيل وكذلك الاعيان المنتفع بها اصابوا فيها التوصيف فليس محل الخلاف جميع الاعيان ولا جميع العقود ولا جميع الافعال والاقوال بل ولا حتى الاحكام الشرعيه قال قاضي في مسألة الاعيان قبل الشرع إنما يتصور هذا الاختلاف في الاحكام الشرعيات يعني الخلاف الوارد بين اصوليين في احكام الافعال قبل الشرعي يتصور في موضع دون موضع ثم ما هو متفق عليه على اباحته ثم ما هو متفق على منعه ثم ما هو مختلف فيه وهو الذي سياتي تفصيله قال القاضي في مساله الاعيان قبل الشرع إنما يتصور هذا الاختلاف في الاحكام الشرعيات من تحريم الخمر واباحه لحم الانعام وما اشبه ذلك مما قد كان يجوز حضره وتجوز اباحته يعني ما لم يحسنه العقل وما لم يقبحه العقل بل ما جوز العقل فيه الحسن والقبح وان شئت قل ما لم يقض فيه بحسن ولا قبح هذا الذي يكون ماذا محل الخلاف واما ما حسنه العقل يعني ادرك حسنه فهذا الاذن فيه على التفصيل الاتي واجب مندوب مباح وما قبحه العقل فالمنع منه اما تحريما وإما واما هذا ليس محل النزاع وانما محل النزاع ماذا في مجوزات العقول يعني ما جاز العقل المنع وما جاز العقل فيه الاباحه هذا الذي اختلف فيه العلماء الاصليين قبل قبل الشرع قال واما ما لا يجوز فيه الحظر بحال كمعرفة الله تعالى ومعرفة وحدانيته وما لا تجوز عليه الاباحه كالكفر بالله وجحد التوحيد وغيره فلا يقع فيه خلاف لا يقع فيه خلاف بل هو على صفة واحدة لا تتغير ولا تنقلب وانما الاختلاف فيما ذكرنا انتهى كلامه رحمه الله تعالى اذا ليس الخلاف مطلقا حكم الافعال قبل الشرع نقول الافعال المراد بها افعال العقلاء ثم الافعال هذه كما سياتي على مرتبتين افعال اضطراريه قهريه وافعال اختياريه حينئذ الاضطراريه هذه خارجة كذلك كما سياتي ليست محلا للنزاع ثم الاختيارية المراد بها ما لم يدرك العقل حسنها وما لم يدرك العقل قبحها حينئذ نقول إن ادرك حسنها فليست محل خلاف إن أدرك قبحها وليست محل خلاف بل محل الخلاف فيما لم يقض فيه العقل بحسن ولا ولا قبح قال بالقاضي الجبل في اصول مبين محل الخلاف العقود والمعاملات قبل الشرع حكمها حكم الاعيان اذا لا فرقه حينئذ يكون يكون الرسم او عنوان المساله بحكم الافعال فقط هذا فيه قصور وكذلك رسم المساله وعنوانتها ب حكم الاعيان منتفع بها كذلك فيه في قصور بل صاغوا فيه التعميم الاعيان والعقود وكذلك الافعال ولو قيد الافعال بالاختياريه مما لم يدرك العقل حسنا ولا قبحا لكان اولى ان المساله تكون ماذا مبينة لمحل النزاع وليس على على اطلاقه على كلنا العقود والمعاملات قبل الشرعي حكمها حكم الاعيان وليست المسألة خاصه بالاعيان بل كذلك العقود والمعاملات بل قد دخلت في كلام الجمهور فيكون الخلاف الذي في الاعيان ياتي فيها يعني في العقود والمعاملات قد تقدم كلام عقيل أن فرض المساله في الأقوال والافعال ودخل ذلك في كلامه وتقدم كلام القاضي إنما الخلاف في الاحكام الشرعيه والعقود والمعاملات احكام شرعيه اذا هذا يبين لك محل النزاع ماذا ارادوا به ماذا ارادوا به الرد على الرازي راى تبره كبيرا عند الوصوليين وهو كذلك على طريقته الشاعرة لكنه عمم المساله وعممها قصدا فردوا التبيين أنه قد اخطا في هذه المساله اخطا فيه في هذه المساله بل صابوا فيه ماذا صابوا فيه التفصيل لأن المساله هنا منسوبه للمعتزله بانهم ماذا حكم العقل كما سياتي في بيان كيفيه تحكيم العقل حكم العقل في ماذا في الافعال قبل الشرعي فاختلفوا فيه على ثلاثه اقوال كذلك قال هناك بالجميع خالف المعتزله وحكموا العقل فاذا مقضى فالحاضر او اباحه او وقف ثلاثه اقوال هل هذه الاقوال الثلاثه في جميع الافعال جواب لا ليست في جميع الافعال وانما اتفقوا على أن ما ادرك العقل حسنه أنه ليس ليس في خلاف وما ادرك العقل قبحه فليس في خلاف وإنما الخلاف فيما لم يدرك العقل فيه الحسن ولا ولا القبح حينئذ قول النظم كذلك في اطلاق وصابوا فيه ماذا؟ صادوا فيه التقييد الافعال الاختياريه احترازا عن الاضطراديه كالتنفس هذا لا يقال بانه يحتاج الى لذ كذلك الافعال التي أدرك العقل حسنها ليست داخلة كذلك الافعال التي أدرك العقل قبحها ليست داخلته وفي حكم الافعال المعاملات ان منسوبه الى الفعل والعقود والاعيال المنتفع بها فالحكم عام فيقال حكم الافعال الاختيارية بالقيد السابق والاعيال المتبعه بها والعقود حكمها قبل الشرعي في ثلاثه اقوال فهي ثلاثه أقوان. ثم قال قاضي أو ابن قاضي الجبل قال فقالوا يعني المعتزله الافعال الاختياريه هذا مقابل لي الاضطراديه الاضطراديه التي ليست باختياري ليست بارادتي مثل ماذا مثل التنفس مثل الانتقال من مكان الى مكان هل هذا مما لا يقوم البدن الا به هذا ضرورة هذا مستثنى ليس داخل حكم الاجماع عندهم عند المعتزله لانه ليس محلا لي للخلاف الافعال الاختياريه قلنا هذا مقابل الافعال الاضطراديه اما حسن بالعقل حسن به بالعقل كاسداء الخيرات اذ ذا الخيرات هذا حسن املا حسن يعني العقل أدرك حسنه أدرك حسنه اذا قال المعتزله أدرك حسنه في تفصيل اخر لكننا نذكر على جهه الاجماع هل ادركه ادرك الحسن على جهه الايجاب او على جهه الندب أو على جهه الاستواء وهو المباح هذا تفصيل آخر لكن المراد ماذا أنه ادرك حسنه اذا اما حسن بالعقل كازاء الخيرات أو قبيح بالعقل كالجور والظلم قال وهذان لا خلاف فيه ما عندهم عند المعتزله ما ادرك العقل حسنه لا خلاف فيه وما أدرك العقل قبحه لا خلاف فيه عندهم كما قال ابن برهان وغيره وانما الخلاف فيما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح كفضول الحاجات والتنعومات والأول يعني الحسن بالعقل ما ادرك العقل حسنه واجب أو مندوب أو مباح هذا محل اتفاق لا خلاف فيه ليس المراد انه خلاف في الشيء الواحد لا وانما المراد قد يكون واجبا في موضع ويكون مندوبا في موضع اخر أو يكون مباحا في موضع آخر وليس المراد انه حكايه خلاف والثاني الذي هو القبيح بالعقل حرام أو مكروه كالسابق مراد به ماذا أنه إما حرام في موضع واما مكرههم فيه فليس حكايه خلاف والثالث فيه خلاف فيه خلاف هل هو واجب او مباح او على الوقف ثلاثة مذاهب وهو الذي نظمه الناظم فان لم يقضي له يعني فان لم يقضى العقل له للفعل بحسن ولا قبح فالحاضر فحكمه الحاضر او اباحه او وقف اذا اطلاق الناظم هنا ماذا فيه اهام أو لا فيه إيهام أراد به أن يبين محل النزاع لكنه لم, لم يكن كذلك والزركشي اهتم كثيرا في البحر وفي السلاسل وفي تشنيف المسامع ببيان محل الخلاف بيان محل الخلاف أحسن من تكلم في هذا المسألة الزركش والزركشي يعتبر محققا في الأصول إذا ثلاثة مذاهب هذا في الثالث الذي فيه ماذا خلاف أما الأفعال الاضطرارية هذا نوع آخر كالتنفس ونحوه فحسنه قولا واحدا حسنه قولا واحدا اما واجب واما مندوب واما مباح وهكذا حرر العامدي وغيره محل الوفاق من الخلاف محل الوفاق من من الخلاف اذا الاطلاق ليس على اطلاقه فمن اطلق فقد اخطأ كذلك قال هنا واما الرازي فانه عمم الخلاف في جميع الافعال الرازي المحصول وغيره عمم الخلاف في جميع افعالي وهو مناف لقواعد الاعتزال يعني لا يقول به المعتزله لا يقولون به المعتزله لا يقول به المعتزله من جهه أن القول بالحظر مطلقا يقتضي تحريم انقاذ الغرقه هذا عندهم حسن ام لا لو قيل على ظاهره فان لم يقضى فالحظر او اباحه أو وقف فالحظر او اباحه او وقف انا قلت الناظم هنا عمم لا نظم خاص فالا لم يقض العقل له للفعل بحسن ولا قبح يعني حرر المساله كذلك فالحظر لو قيل بان الخلاف عام عمم كالرازي فالحظر مطلقا حينئذ انقاذ الغريق هذا حسن عند عند المعتزله فكيف قال بان محظور هذا ينافي ما عليه اهل الاعتزال اذا قولهم بأنه على جهة العموم هذا مناقض ومنافي لقواعد الاعتزال من جهة أن القول بالحظر مطلقا حتى فيما ادرك العقل حسنه يقتضي تحريم انقاذ الغرقة وهم لا يرون ذلك يرونه واجب فكيف يكون محرما واجبا هذا باطل واطعام الجوعان وكسوه العريان والقول بالاباحه مطلقا يقتضي اباحه العقل الفساد في الأرض وهو باطل اذا منافي ل او للمعتزله والخلاف ظاهر فيما لم يطلع العقل على مفسدته ولا مصلحته وحينئذ فلا تنافي الاصول قواعد القوم اذا ما ذكره الرازي بالتعميم بكون الخلاف والحاضر والاباحه والوقف انها مطلقا حتى فيما أدرك العقل حسنه وحتى فيما أدرك العقل قبحه هذا التعميم باطل ولا يسلم له البت قال ابن برهان ابن قشير وغيرهما من الائمه إنما حكى الخلاف عنهم فيما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح ما هو الذيعناه صوتي بقولي فإلا لم يقضِ له يعني لم يحكم له بحسن ولا ولا قبح وقال الاستاذ ابو ابراهيم الاسفرايني وقال الاستاذ ابو اسحاق الاسفرايني قال جمهور المعتزله الشكر وما في معناه واجب واختلفوا فيما وراءه هل هو حرام او مباح هذا تفصيل كذلك تحاليل لي مذهب المعتزله وقال ابو الحسن ابو الحسين وقال ابو الحسين ابن قطان ممن يوافق المعتزله وليس معتزليا لا خلاف أن ما كان للعقل فيه حكم أنه على ما كان عليه قبل ورود الشرع مثل الشكر المنعم هذا حسن وكفره هذا قبيح واختلف فيما سواه ثم حكى الخلاف وقال وقال سليمان الرازي ان التنفس في الهواء والانتقال من مكان لمكان اخر ليس من محل الخلاف يعني افعال الطراديه ليست محل الخلاف وقال كذلك ثم الخلاف إنما هو فيما يجوز ان يرد الشرع باباحته وحظره كالمأكل والملابس والمناكه اما ما لا يجوز عنه الحظر كمعرفه الله وما لا يجوز عليه الاباحه الكفر بالله ونسبة الظلم اليه فلا خلاف فيه وكذلك جعل القاضي عبد الوهاب الخلاف مجوزات العقول قال وهي كل ما جاز أن يريد سمع بتحليله أو تحليمه اذا عرفنا محل النزاع من محل الوفاق وهذا يبين لك الا تنسب لاحد او طائفه ولو كانوا مبتدعا ولو كانوا كفارا الا تنسب اليهم الا ما قالوا به وأما نسبه شيء لم يقول به فذا اعتبر من الظلم والتعدي والبهتان هذا عام تحريم البهتان والظلم والقذف هذا عام يشمل المسلم وغيره حينئذ اذا قيل بأن المعتزله لهم تفصيل حينئذ كذلك ينبغي اتباعه اذا ثبت هذا حينئذ نقول في الاعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع والافعال الاختيارية والمعاملات والافعال الاختياريه نقيدها بماذا بما لم يقض فيه العقل بحسن ولا قبح فيما لم يقض فيه العقل بحسن ولا ولا قبح هنا نقول فيها مذاهب ثلاثة مذاهب أحدها انها على الاباحه انها على, على الاباحه ان تنزلنا واثبتنا انه لم يأتي شرع يعني خل الزمن عن شرع ما حكم الاقوال ما حكم الاعيان منتفع بها لذلك ما حكم المعاملات مباحه تكون ماذا تكون مباحه اذا لا يترتب عليها شيء البت فلو جاء شرع فيبقى على ما هو عليه الأصل وهو الاباحه هذا الذي عنه انها على الاباحه وبه قال معتزله البصره واهل الراي وهم الحنفية قالوا بانها ماذا انها على الاباحه واهل الظاهر وقال ابو زيد الدبوسي في تقويم الادله انه قول علماء الحنفيه يعني انسلموا بقلوب زمن عن شرع ما حكم الافعال بالقيد السابق انها على الاباحه وقال ابن برهان انه الصحيح عند المعتزله واختارها ابو الحسن التميمي والقاضي ابو يعلى الحنبلي وابو الفرج الشيراز المقدسي وابو الخطاب ومن الصريط وابو حامد المروزي وغيرهم هؤلاء كلهم ذهبوا إلى ماذا إلى الاباحه نداء الى الاباح قالوا دليل الاباحه لان خلقها لا لحكمه عبث لماذا هذه الاشجار وهي قد اثمرت تبقى هكذا حتى يصيبها العفن ناكلها اذا تكون لاي سبب لحكمه وهذه الحكمه كونهم ينتفعون بها لو لم يؤذل لهم حينئذ نرد السؤال لما خُلقت هل خلق الله تعالى لحكمه قالوا ان قلنا بالحضر استلزم ذلك استلزم ذلك اذا ما خلقت هذه الاعيان الا لاجل ماذا الانتفاع بها هكذا قال لان خلقها لا لحكمه عبث ولا حكمه الا انتفاعنا بها فاستدل بذلك على انها مباحه على انها مباحه اذ هو خال عن المفسده يعني انتفاع بها ليس فيه مفسده وكذلك كالشاهد يعني بعد الشرع ومعلوم أن ثم فرقا بين المسالتين الافعال قبل الشرع الافعال بعد الشرع ما الاصل في الاعيان بعد الشرع الاباحه صحيح سياتي فيه خلاف لكن هنا الخلاف خلاف شرعي بناء على ماذا على السمع وأما قبل الشرع فبناء على ماذا العقل مساله التحسين والتقبيح العقليه اذا جاء الشرع بعد ذلك جاء بماذا؟ ببيان أن الاصله في الأشياء الاباحه اذا قبل الشرع كذلك يعني استدل بالشاهد الحاضر الذي بالبعث وبعد البعث استدل به على ماذا؟ على ما مضى استسحب الحال على السبب وقد قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا قال قاضي خلق لكم لكم ها. لم هنا للملك اذا دل على ذلك على انها خلقت من اجلهم ومعلوم أنها انها خلقت قبل البعث كذلك اذا مده خلقها هي لكم سواء بعث اليكم رسول او لا فاستدل على الاصحاب بالعكس يعني الشاهد دل على أن الله تعالى إنما خلق هذه الأشياء من أجل أن ينتفع بها الانسان والجن اذا قبل الشرعي او الامر كذلك هو امر كذلك قال القاضي واومأ اليه احمد يعني اشار الى هذا القول حيث سئل عن قطع النخل قال لا باس لم نسمع في قطعه شيئا هذا فيه تقول علي امام احمد رحمه الله تعالى لماذا اولا سبقا الامام احمد لا يرى انه ها خلى عن, عن شرع اذا المساله لا ثم قول لم نسمع في قطعه شيئا معلوم ان الامام احمد انما اراد به السمع الشرعي وليس مرد الى الى على كل نستدل بذلك وفي الروضه ما يقتضي أنه عرف بالسمع اباحتها قبلهم هذا اخف بمعنى أنه سدل بالشاهد الذي والحاضر عليه على الماضي فلما دل الدليل الشرعي على انها بعد الشرع مباح الاصل فيها لباح فكذلك قبل قبل الشرع قال ابن قاضي الجبل وغيره الادله الشرعيه دلت على الاباحه لقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا قوله تعالى قل من حرم زينه الله التي اخرج العباده والطيبات من الرزق وقوله صلى الله عليه وسلم من اعظم المسلمين جرما من سال عن شيء لم يحرم فحرم لاجل مسالهه وقوله صلى الله عليه وسلم ما سكت عنه فهو عفو هذه ادلتها كلها صحيحه ثابتة ودلالتها واضحه بينه تدل على أن الأشياء الاصل فيها الاباحه اشياء الاصل فيها الاباحه لكن نقول ان سلمنا بانه قابل الشرع لا شرع حينئذ نقول ماذا لا حكمه حينئذ نقول هذه الأدلة خاصة بما بعد الشرع وأما قبل الشرع فنقول لا حكم إلا الا بخطاب واذا انتفى الخطاب حينئذ نقول التوقف كما كما سالت هذا القول اوله الاباحه الثاني انها على الحظر يعني المنع وبه قال معتزله بغداد قالوا لانه تصرف في ملك الغير بغير اذنه فحرمك الشاهد يعني قاسوا ماذا ها الماضي على على الشاهد والشهيد على الماضي يعني اذا جاء يتصرف زي في ملك غيره لابد من ماذا لابد من الاذن واين الاذن هنا ليس الاذن الا ما جاءت بالرسل هنا ليس عندنا رسول اذا اصلوا فيه ماذا اصلوا فيه المنع لأن هذه ليست ملكا للمخلوقين وانما هي ملك لله تعالى ثم الاقدام عليه خطر فالامساك احوط وقال ابو عبد الله الزبير من الشفعية انه الحق إنه الحق يعني الحاضر والمنع من الأفعال والاعيان المنتفع بها هو الاحوط وهو الاصل وهو الحق لكن لا على اطلاقه الا انهم خصوا التنفس بالهواء والانتقال من مكان لمكان فقالوا هو على الاباحه وهذا لا نحتاجه لماذا لان هذا متفق عليه الافعال الاضطراريه متفق عليه فلا نحتاج الى استثنائها قال صاحب المصادر اختلف القائلون بالحضر فمنهم من قال كل ما لا يقوم البدن إلا به ولا يتم العيش إلا معه على اللباح وهذا يحتاج الى استثناء لا يحتاج لماذا لان صوره المساله ليست في الافعال الاضطراريه وانما هي في الافعال الاختياريه والاول هذا بالاجماع هذا الاول بالاجماع وما عداه على الحظر ومنهم من سوى بين الكل في الحضر هذا قول ساقط قول ساقط ولذلك قال في شرح كوكب المنير واصله ثم على القول بالتحريم يخرج من محل الخلاف على الصحيح عند العلماء حقي اجماع ما يحتاج إليه كتنفس نسد رمق ونحوه وقول من قال بحرمه ذلك ساقط لا يعتد به ساقط لا يعتد يعني القائلون بالحضر منهم من سوى سو بين الافعال الاختياريه والافعال الاضطراديه حينئذ قولك بالحظر في الافعال الاضطراديه مخالف للاجماع حينئذ نعتبر قولا ساقطا قال في التحبير وبناه بعضهم منهم ابن قاضي الجبل على تكليف المحال القول الثالث الوقف يعني التوقف في هذه الافعال قبل الشرع قبل الشرع انها على الوقف يعني لا نقول انها مباحه ولا ها هذا المراد بالوقف يعني التوقف ليست مباحه ولا محظوره فالحظر او اباحه او وقف عن ذين ذين هذا اسم اشاره مثنى يرجع الى ماذا الحظر والاباحه فالوقف يعني التوقف عن ذين عن الحظر وعن الاباحه فلا نقول هي محظوره ولا نقول هي هي وهذا هو الصواب باعتبار باعتبار التنزل في هذه المساله نقول التوقف لانه لا حكم الا ماذا الا من جهه الشرع وأما الحكم العقلي هذا نثبته بمعنى ان نقول التوحيد هذا حسن دل العقل على وجوبه هذا نثبته ولا اشكال فيه لكن هل يعاقب على تركه هذا لا بد من من الرسل لا بد من البعث انها على الوقف لا نقول انها مباح ولا محظورة وبه قال ابو الحسن الاشاعلي واتباعه وبعض المعتزله وعكاب بن حزم عن أهل الظاهر وقال انه الحق الذي لا يجوز غيره إلا أن طريق الوقف مختلف يعني الدليل والسند من قال بان الوقف عن به بانها محظوره أو مباحه اختلفوا في الدليل اختلفوا في الدليل نحن نقول هو الصواب لكن ليس دليلا دليل, دليل الاشاعره ولا المعتزله من قال بذلك وإنما نقول الدليل هنا هو ان ان التفصيل قائم ومبني على القول بالتحسين والتقبيح فنثبت التحسين والتقبيح العقليين ويترتب عليهما المدح والذم لكن باعتبار التعذيب والاثابه عاده متوقفة على على الشرع ومنهم من بناه على العقل كما كما سياتي الا ان طريق الوقف يعني دليله مختلف فعندنا لعدم دليل الثبوت وهو الخبر عن الله دليلنا عدم دليل الثبوت وهو الخبر عن الله لان الحكم عباره عن الخطاب فحيث لا خطاب لا حكم التكليف ما هو خطاب بعمر او نهي اذا لم يكن خطاب إذا لا امر ولا, ولا نهي واذا لم يكن امر فلا واجب ولا مندوب واذا لم يكن نهي فلا تحريم ولا انكراه هذا المراد به بقولي لا حكم الا بخطاب لا حكم إلا الا بخطاب حينئذ الخطاب بماذا أمر أو نهيا فاذا انتفى حينئذ انتفى الامر وانتفى النهي اذا انتفى الواجب والمندوب والمكروه والمستحب هذه احكام شرعيه تخلفيه فحيث لا خطاب لا حكم فحيث فحيث لا خطاب لا حكم وقيل لانه ليس لله هناك حكم اصلا هذا قول آخر بمعنى اننا إذا قلنا بأن الأصل التوقف هل هو عدم العلم أو عدم الحكم اصلا هذا محتمل يعني هل لها حكم لا نعلمه ام ليس لها حكم اصلا عند الله تعالى فرق بين المسالتين صحيح فرق بين المسالتين ان قلنا توقف لانها ليس لها حكم عند الله تعالى أو لها حكم لكن لم نعلمه لان الطريق انما هو ماذا شرع اذا الحق أن لها حكما عند الله تعالى لكن لم نقف عليه وليس المراد انه نفي للحكم قد قيل به ولذلك قال هنا وقيل لانه ليس لله هناك حكم اصلا وهذا يحتاج الى دليل وليس هناك دليل والحق أنه لا بد لهذه الافعال من حكم عند الله على وصاب أن لها احكام عند الله تعالى لكن طريقنا او الطريق المعرف ببيان حكم الله تعالى إنما هو الشرع إنما هو هو الشرع وقد تعذر الوقوف عليه لخفائه فيوقف في الجواب إلى الشرع والقائلون بالوقف اختلفوا بسببه فقالت الاشاعره لأن الوجوب وغيره من الاحكام أمور شرعية ولا شرع فتنتفي هذه الاحكام تنتفي من حيث ماذا هم عندهم تنتفي عقلا وشرعا بناء على نفي التحسين والتقبيح العقليين وعندنا انها تنتفي شرعا واما العقل فهي ثابته قبل الشرع كما مر بيانا وقال بعض المعتزله لعدم الدلالة على أحدها يعني الحضر والاباحه مع تجويز أن يكون العقل دليلا بالوقف لاجل عدم الدليل بمعنى أن المسند هنا هو العقل لما ان العقل هو الذي دل على الحظر والعقل هو الذي دل على الاباحه ذلك العقل دل على ماذا على الوقف بمعنى أن العقل يدل على أنه إذا لم يكن دليل توقف وهو كذلك عين يكون المسند هو, هو العقل وقال الاستاذ ابو اسحاق معنى الوقف عندنا أن إذا سبرنا أدلة العقول دلتنا على أنه لا واجب على أحد قبل الشرع في الترك والفعل وهذا واضح بين ثم سمى اشكاله يعني هل اذا قيل بان العصر الاباحه وقيل ان العصر التوقف ما الفرق بين القولين المذهب الثاني الذي هو المذهب الاول لباحه والمذهب الثاني الحظر الثالث الوقف الفرق بين الاباحه والوقف الفرق الفرق عندما قال بالاباحه اذا اعتقد الحاضره اصاب عندما قال بالاباحه إذا اعتقد الحضره اصاب ام لا لم يصب اخطا وعندما قال بالتوقف إذا اعتقد الاباحه اصاب لا يخطا لانه يقول لا ادري هل هي مباحه ام محظوره فاذا جاء او اتى اعتقد الحضره لا يخطا لكن عند قال بالاباحه اذا فرق بينه بين المذهبين فرق بين المذهبين القائلون بالوقف عندهم كل من اعتقد فيه نوع من الاعتقاد لم يتوجع عليه الذم وكذلك إذا قال رجح بانه الوقف حينئذ اذا جاء زيد من الناس اعتقد انها على الحظر لا يذم أو جاء آخر فاعتقد انها على على الاباحه لا يذم بخلاف من قال بانها مباحه والقائلون بالاباحه لا يجوزون اعتقاد الحظر في الاباحه وما قاله واعتقده فقد اخطأ وتوجه عليه الذم توجّه عليه الذم قال الاستاذ ابو إسحاق ذلك في تفسير معنى الوقف أن كل من فعل شيئا قبل ورود الرسول عليه الصلاه والسلام فلا يقطع له بتواب ولا عقاب ومما صرح بان المراد بالوقف انتفاء الحكم لا تردد في الامر ما هو ابو نصر ابن قشيني وابو الفتح ابن برهان فقال قائلون بالوقف لم يريد به أن الوقف حكم ثابت ولكن عنوا به عدم الحكم يعني انتفاء الحكم قال ابن السمعاني ليس معنى الوقف أنه يحكم به وانما معنى الوقف أنه لا يحكم للشيء بحظر ولا اباحه لا نقول حظر ولا نقول اباحه لكن يتوقف في الحكم لشيء ما إلى أن يرد به الشرع قال وهذه المسألة مبنية على أن العقل بمجرده لا يدل على حسن ولا قبح يعني بنوه على اصل وهو نفي التحسين والتقبيح العقلية واحنا ماذا نخالفهم في في هذا الاصل وانما ذلك مقول إلى الشرعي فنقول المباح ما اباحه الشرع والمحظور ما حضره فإذا لم يرد الشرع بواحد منهما لم يبق إلا الوقف إلى أن يرد السمع بحكم فيه اذا نفوا التحسين والتقبيح العقلي والمرد حينئذ إلى الشرع فقط فما جاء الشرع بحظره حضره وما جاء بابحته ابحوا لكن لدي اشكال عليهم ماذا أن من الأشاعر ممن يقول بنفي التحسين التقبيح العقلي ثم قال بالحظر ومن من قال بالاباحه فكيف نفيت التحسين والتقبيح العقلي ثم قلت مباح والمسألة مفروضه قبل الشرعي اذا ما الذي دلك على البحه الا العقل وانت نفيته واذا قلت بالحظر كذلك كذلك هذا اراد فحينئذ اراد الإجابة فاجاب بعضهم بقولهم من لم يوافق المعتزله في التحسين والتقبيح العقليين وقال بالاباحه أو الحظر فقد ناق قال بعض كذلك وقال بعضه هو كذلك انه تناقض لكن وجدوا مخرجا وجدوا مخرجا فاحتاج من قال باحد القولين سنادا إلى سبب غير ما سندت اليه المعتزله قال بعضهم عرفنا الحضره والاباحه بالإلهام بالالهام يعني الهموا فحكموا بالإباحة والهموا فحكموا بالحظر اراد أن يستند إلى شيء غير العقل اما الفرق بين عقل والهام كلاهما غير الشرعي كلاهما غير الشرع بالالهام كما الهم ابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما اشياء ورد الشرع بموافقهما قالوا والالهام هو ما يحرك القلب بعلم يطمئن القلب به أي بذلك العلم حتى يدعو إلى العمل به أي بالعلم الذي اطمئن به وهذا فاسد لان الصواب ان الالهام الالهام الذي يعبر عنه بعض لا ما تطمئن اليه النفس هو نفس هذا هذا باطل هذا لا يوزع اعتماده وانما يعتمده ان اشكر عليه شيء في حق نفسي أما الفتوى هذا مبنيه على الدليل الشرعي أما هذا الذي تطمئن له نفسك قل لا هذا اجعل له نفسك نحن نريد ماذا قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ان مطمئنة الى النفس قل هذا لك في نفسك ان فالايثم محاك في النفس حينئذ اذا تقرر عنده شيء ما ولم يجد ما يرجح قولا على قول وقال الذي اطمئنت نفسي لهذا القول اذا بدون مرجح هذا هو الالهام هذا عند الصوفيه وقال به شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في موضع وقيده قال في حق نفسه في حق نفسي وجاء في موضع آخر أطلقه يقيد هذا بذاك كما قلنا في مساله الاجتهاد في في العقائد جاء قول له مطلق وجاء قول له مقيد نحمل هذا على ذاك فنقول قول شيخ الإسلام بان الاجتهاد يدخل في العقائد ليس على اطلاقه الاسماء والصفات ليست محل اجتهاد التوحيد ليس محل اجتهاد كذلك القدر والإيمان ليس محل اجتهاد وانما مسائل خفيفه وقع فيها نزاع بين بين السلف مثل ماذا هل راى النبي صلى الله عليه وسلم ربه مساله عقديه علميه تتعلق بالاعتقاد هل المقتور يعذب بجسده وروحه هل بيسري بجسده وروحه مسائل عقديه وقع فيها نزاع وقع في هذه محل اجتهاد يعني ما رجح شيئا ولم يرد عن الصحابه في اجماع لا اشكال فيه اما, أما باب القدر والقضاء من عصره ينكر العلم ثم يقولنا المجتهد او يقول القرآن مخلوق ثم يقول انا مجتهد او يقول الله في كل مكان ثم يقول المجتهد لا ما يقبل من هذا ولا يمكن ان يكون شيخ الاسلام عنا بكون الاجتهاد يدخل في العقائد هذه الاصول هذا باطل قول صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب اذا اجتهد قال اطلق سدلوا بذلك فاذا اجتهد حينئذ نقول الاجتهاد هنا اللفظ إذا جاء عاما إذا اجتهد اذا اجتهد نكر في سياق الشرط إذا هذا على القول بان المصدر كذلك في الماضي كالمضارع كلام اصوليين في ماذا الغالب في في المضارع اذا قيل بانه في الماضي كذلك حين اجتهد اجتهادا فقيف صار في سياق الشرط نقول العام إذا من المخصصات إذا أجمع السلف على ترك فرد من أفراد العام صار مخصصا ولذلك دائما نقول لابد من فهم هذه الأصول بفهم الصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين لماذا لأن لو نظرنا الى النص دون فهم الصحابه ضللنا بمعنى أننا جوزنا أن اللفظ عام ثم اجريناه على سائر الافراد كل هذا باطل ولذلك قرر رسول الله صلى تعالى في كتاب الايمان الكبير قاعده مهمه جدا في مساله التعلق باللغة العربية وهي الصحيحه يقول رحمه الله تعالى طريقه السلف أنهم لا يحتجون باللغة إذا جاء تفسير اللفظ من جهه الشرع إذا جاء اللفظ من جهه الشرع لا, يق... لا نحتاج ان ننظر في المعاني اللغويه اصلا ومثل لذلك انه يرد على الجهم بن صفوان الاشاعره في تفسير الايمان بالتصديق قالوا الإيمان جاء في لوف لسان العرب في عدة مواضع وحكى الازهري الاجماع على بمعنى التصديق وما انت بمؤمن لنا بمصدق لنا إذا ماذا نصنع ناتي لجميع النصوص الشرعيه فنحرفها بحجه ماذا المعنى اللغة قل لا الايمان جاء مفسرا في الشرع عشرات بالمئات النصوص تفسر أن ان الاعمال اعمال القلب واعمال الجوارده دخلته في مسمى الايمان اذا لا حاجه الى المعنى اللغوي وانما نحتاج المعنى اللغوي متى متى اذا لم يكن عندنا حقيقه شرعيه إذا لم يكن ولذلك قال اللفظ محمول على الشرعيه ان لم يكن فمطلق العرفيين فاللغوي على الجري اذا المرحله الاخيره اللغوي المرحله الاخيره قال من من اللجوء الى الى المعاني اللغويه مع وجود الحقائق الشرع الشرعيه من طرق اهل البدع ليس من طريقه اهل السنه والجماعه فينتبه لهذا اللغه العربيه لا شك في الاهتمام بها والنظر فيها لكن الشرع شرع يعني الالفاظ الموجوده الشرعيه ثم منها ما هو ما له معنى شرعي ما يسمى بالحق الشرعيه اذا لا يجوز ان نفسر اللفظ بالمعاني اللغويه فنقول الصلاه هي الدعاء ونسكت لا نقول الشرع السعمل الصلاه في معنى اخر غير الدعاء والسعمل الصيام في معنى ولذلك هم من اعجم ما يكون مما يدل على انهم اصحاب هوا وانهم لا يحكمون كتابا ولا سنه انما يحكمون عقولهم وشيوخهم انهم اذا جاءوا في فيما يتعلق بالفقه وغيره انهم يبدأون بالمعاني اللغوية ثم يقولون وقد نقله الشرع الصلاة في الطهارة في اللغة ان النظافه والنزاهه عن اقذار حسيه كانت معنوية ثم يقول وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث طب لماذا لم تجعله عينه لماذا جعلتم الطهاره معنى شرعي هل الطهاره عندكم أوضح وأظهر من الإيمان والاسلام والاحسان والكفر هل هي اظهر قطعا ليست باظهر اذا لماذا جئتم في هذا الموضوع قلتم الطهاره كذا وفي الشرع كذا وجاءوا في الصيام قالوا الامساك ومعناه في الشرع كذا والحج إلى آخره الفقه من اوله الى اخره ما ياتي باب ولا كتاب لا يعرف لغه والصلاح المراد بالصلاح المعنى الشرعي فيجعلون مغايره ولا يفسرون الالفاظ الشرعيه بماذا باللغة لكي اذا جاءت مسائل العقيدة اراد أن ان يستر ما هم عليه من بدعه وضلال بماذا باللغة العربية فقولهم يجعلونها ترسنا وترسل لدفع اهل السنه والجماعه بالمعان اللغويه من أجل الدفع والا هم في باب العقائد لا لا يحكمون شريعه البتة ولذلك يصرحون بان العقل مقدم على, على النقل هذا, هذا مشكل هذا. هذا انتفت عنده شهاده من قدم العقل على النقل قال المصدر في تلقي العقائد بالعقل هذا ليس بمسلم اولى اي نشهد لا اله الا الله اني اشهد محمد رسول الله العقل هو حاكم واذا جينا في الفرعيات قالوا لا لابد من الشرع لماذا هذا واجب ليس مندقا ليس معه دليل مخصص فذلك قيده بماذا بغير دليل هذا الدليل الضعيف لا يثبه فناقشوا في مسائل الفرعيات مما لم تثبت به الأصول اذا نقول الالهام هذا الاصابه انه لا ليس بطريق شرعي بل قال بعض الحنفيه هو حجه بمنزله الوحي المسموع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بغريب على بعض الحنا لكن بعضهم قال اذا دل القياس القطعي لك ان ترفعه للنبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> هذا باطل هذا يعني إذا جاء نص أو جاء قياس قطعي واضح الدلاله عنده هو قد يكون قياس باطل لكن هو فرح به ظن انه قطعي يجوز انك ترفعه قال صلى الله عليه وسلم من حكم بكذا فهو كذا وصواب انه خيال لا يجوز العمل به إلا عند صاحبه اذا اطمأنت نفسك لشيء ما ولم يترجح فلا بد يعمل إذا الصراحه القول ما حنين لا باس به لا باس به لكن لا يفتى به انما يفتى به بالمعتمد وذهب في البحر الى أن من قال بالحظر أو الهدى وجهه يعني من نفى التحسين والتقبيح العقليين وقلت بالاباحه والحظر من أين قال الهاب وثم قول آخر في الاستناد ذكره في في البحر الزركشي قال من قال بالحظر أو الاباحه ليس موافق للمعتزله على أصولهم بل لمدرك شرعي يعني استدل بما جاءت به النصوص الشرعيه على ما مر حينئذ من قال بالتحريم فإنما استدل بقوله تعالى يسالونك ماذا أحل لهم يسالونك ماذا احل لهم اذا فهموا ماذا الاصل التحريم اذا استدل بالشاهد على على الماضي ومن قال بالاباحه استدل بقوله هو الذي خلق لكم اذا هذا مباح بعد الشرع حين اذا استدل بالشاهد بعد الشرع على على ما مضى لان الحكم واحد حكمه حكم واحد أما اما في فلقوله تعالى يسالونك ماذا احل لهم ومفهومه أن المتقدم قبل الحل التحرين ودل على أن حكم الاشياء كلها على الحظر أما الاباحه فلقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا فهذه مدارك شرعية داله على الحال قبل ورود الشرع فلو لم امتلت هذه النصوص ما قال هؤلاء الفقهاء لا علم لنا بتحريم ولا ايباحه لولا هذه النصوص والاستدلال بالشاهد على ما مضى لقالوا لا علم لنا يعني لا ندري هل هي مباحه هل هي مباحه او او محظوره بخلاف المعتزله فانهم يقولون المدرك عندنا العقل ولا يضرنا عدم ورود السمع جاء السمع او لا وهي ماذا على الحضر جاء السمع او لا فهي على الاباحه جاء السمع او لا فهي على التوقف اذا حكموا بالاباحه والحظر ولو جاء السمع وأما اولئ قالوا لا نستدل بالسمع على على ما مر قال في التحبير وهذا في تقرير مذهب الحنابل هنا الحنابل مذهب المعتمد في هذه المساله الوقف مساله فيها التوقف الا يحكم بحظر ولا لا قال في التحبير وعند ابي الحسن الخرزي او الخرزي وابن عقيل والموفق والمجد والصيرفي وابي علي الطبري وغيرهم لا حكم لها أي لا حكم لها بالكلية قال ابن عقيل لا حكم لها قبل السمع قال المجد هو الصحيح هو هو الصحيح الذي لا يجوز على المذهب غيره قال الشيخ تقي الدين وهذا اختيار أبي محمد أيضا لكن ابو محمد يفسره بنفي الحكم وبعدم الحرج كاختيار المجد وقال سره ابن البرهان بانه عندنا لا يوصى بحظر ولا اباحه ولا وجوب بل هي كافعال البهاء وكذلك قال ابو الطيب لا يقال انها مباحه أو محظوره إلا بورود الشرع وفي المساله قول الرابع أن لها حكما ولكن لا نعلمه وهذا الذي ينبغي نسبة للمذهب اختاره ابن حمدان في مقنعه فقال قال الشيخ ابو محمد المقدس في الروضه الوقف هو الاليق بالمذهب يحتمل قوله انه له حكم لها ويحتمل أن لها حكما لا لا نعلم لا حكم لها هذا قول باطل أما لها حكم لا نعلمه هذا هو الصواب اذا الافعال قبل ورود الشرع نقول المراد بالافعال هنا وان خصصها بعض بالافعال الاعيان المنتفع بها وكذلك العقود والمعامل فالحكم عام كذلك الافعال لفظ مطلق هنا عام يشمل الافعال الاختياريه والافعال الاضطراريه الافعال الاضطراريه هذه ليست داخله في الخلاف ليست داخلة في الخلاف بل اجماع من المعتزلة بأنها ماذا بانها حسنه حسنه قولا واحدة الافعال الطراديه يبقى الافعال الاختياريه هذه على ثلاثه انواع او ثلاث مرات منها ما أدرك العقل حسنه اما واجب وإما مندوب أو مباح قولا واحدا ليست داخلة في الخلاف ما أدرك العقل قبحه اما كراهه اما تحريم قولا واحدا انها ليست داخلة في الخلاف ما لم يدرك العقل فيه حسنا ولا قبحا هذه محل الخلاف ولذلك قال ص فالا لم يقضي له فالحظر أو اباحه او وقف على التفصيل السالم هل هذه المساله لها فائده يعني لها ثمر لها فرع قال بعض المتكلمين لا معنى لكلام في هذا المساله من حيث انه ما خلا زمان من سمع يعني اذا قلنا بانها لانه لم يخلو زمن عن سمع عن بعثه عن رسول عن دين عن شرع معاني حين نقول إذا لم يكن كذلك لا فائده من هذا بل لوجود لها إنما هي مفروضة عقلا مفروضة عقلا بناء على ما اصاله المعتزله من التحسين والتقبيح لكن لا يمنع الكلام فيه فيما يقتضيه العقل لو لم يكن يعني من باب التنزل من باب التنزل حكاه سليمان الرازي وإليك ثم قال وهو بعيد وذكروا مسائل او فروع للمسنه اوردها زركشي البحر المحيط وهذا من عجائب الاشاعره هنا انهم تكلموا في المسألة من باب التنزل قالوا هي باطله لأنها هي بعينها أو فرع عن التحسين والتقبيح العقلي وهو باطل ثم لما تكلموا تسلسلوا تسلسلوا فإذا بهم قد اوجدوا فرعا لهذه المسألة كيف اوجدتم فروعا وهي باطله من اصلها سيت تناقض او لكن قد يقال بان فروع كذلك فرضيه لا, لا اصليه لكنه اورد فروع بعد بعد الشرع على كل هم كذلك دائما يمنعون الاصره ثم يفرعون عليه والتحقيق أن تخريج هذه الفروع كلها لا يستقيم بل هو باطل لامرين احدهما ان الاصل المخرج عليه ممنوع في الشرع ممنوع فيه بالشرع في هذا بناء على الإطلاق تحسين العقل عندهم وانما ذكره الائمه على تقديل التنزيل لبيان ابطال اصل التحسين والتقبيح العقليين بالادله السمعية فإن الشرع عندهم عند المعتزله كاشف لا يمكن ورود بخلاف العقل كما سياتي كما كما سياتي الثاني ان كلام فيما قبل الشرع وهذه حوادث بعد الشرع اذا الشرع دل عليها او لا دل عليه ليس ثم واقعة بعد الشرع إلا ولا حكم في الشرع شرع عام صالح لكل زمان ومكان فما من حادثة تقع إلا وللشرع فيها حكم علمه من علمه وجهل من جهل والدلالة عليه تكون اما بالمطابقة وإما بالتضمم واما بالالتزام الذي هو القياس الذي هو القياس وادخله ابن قدامه في فحوى الاغضي اذا الكلام فيما قبل الشرع عن كلام في ما قبل الشرع وهذه حوادث بعد بعد الشرع وكانهم راوا أن ما اشكل امره يشبه الحادثه قبل الشرع يعني من باب المشابه لكن الفرق بينهما قيام الدليل بعد الشرع فيما اشكل أمره أنه على العافوي اذا جميع ما خرجه أهل الأصول من الفروع على هذه المساله باطل لماذا لأن الاصل الذي فرع عليه باطل إذا لم تصح القاعدة فكل فرع نزل عليها فهو باطل الأمر الثاني أن هذه الحوادث التي ذكروها بعد الشرع قالوا اذا كيف تكون مقيسه على ما قبل الشرع هذا فيه شيء من البطلان وثم اشكال قيل كيف يستقيم تصحيح الوقف في هذه المسألة مع ما سياتي في الادله المختلفه فيها أن الأصل في المنافع هو اليباحه على الصره يعني قلنا الصواب هو ماذا هو الوقف اذا قبل الشرع الأصح فيها الوقف ان سلمنا بالاصل ستاتينا مساله بعد وقت ان شاء الله تعالى بان الاصل في الافعال والاعيان لباح فكيف توقفنا وكيف أبحنا فرق واضح بين ان الوقف فيما هو قبل الشرع والاباحه فيما فيما بعده اذا المراد ليس ليس واردا فالخلاف هنا فيما قبل الشرع وهناك فيما بعد الشرع بادله سمعيه ولهذا عبروا ثم بالاباحه التي حكم شرعي قال الطوفي في شرح المختصر الطوفي احيانا ياتي بزلات قالوا فائدة الخلاف في أن الافعال قبل الشرع على الاباحه أو الحظر أو الوقف استصحاب كل أي كل واحد من القائلي حال اصله قبل الشرع فيما جهل دليل سمعا بعد ورود الشرع يعني اورد فائدة عظيمه جعلها من العدل العامة أو باطل من اصله لكن نذكرهم من اجل ابطاله فقال الفائدة أنه إذا جاء الشرع وجهل الحكم حينئذ يستصحب الاصل الذي كان قبل الشرع إن كان الاصل عنده المرجح انه الحظر فالاصل ماذا الحظر واذا كان الاصل المرجح عنده الاباحه حينئذ اذا اشكل عليه شيء بعد الشرع وجهله فالاصل فيه الإباحة والصواب ان هذا باطل لماذا لانه سابقه قياس الشاهد على ما مضى قل هذا الصحابه ليس في في محله بل الشرع ليس فيه شيء جهل حكمه البتة انما يرجع فيه لا إلى الاصول ولذلك مثل بماذا قال مثاله أن العلماء اختلفوا في اباحه أكل الخيل والضب والضبع والارنب والثعلب والسنور البر والزرافه وسباع البهائم وجوارح الطيل والحشرات والهوام فلو قدر أنه لم يوجد في شيء من ذلك دليل بنفي ولا إثبات أو وجد دليل متعارض ومتكافئ رجع كل واحد من العلماء إلى اصله قبل الشرع فاستصحاب حاله إلى ما بعد الشرع إن كان قبل شرع الاصل الاباحه فهذه كلها مباحه واذا كان اصل قبل الشرع هو ماذا التحريم هذه كلها كلها محرمه هذا باطل قال فالمبيح يقول الاصل في هذه الاشياء لبى حول الاصل وبقاء مكان على مكان كان بناء على قول اصصحاب الحال والله سبحانه وتعالى اعلم قال الناظم اذا بالشرع لا بالعقل شكر المنعم حتم قبل الشرع لا حكما قال الناظم وفي الجميع خالف المعتزله وحكموا العقل فان لم يقض له فالحظر أو اباحه او وقف عن ذين تحيرا لديهم خلفه وفي الجميع يعني جميع ما مر ال هنا للعهد الذهني اشي تقول ال هنا نائبة عن مضاف اليه بناء على مذهب الكوفيين من جواز حذف المضاف اليه واقامه المقامه استدل بقوله فان الجنة هي الماوى يعني هي مأواه حذف الضمير والناب عنه ماذا ال ماذا مذهب ضعيف لكن عند الحاجة سئنس به وفي الجميع اي جميع ما ذكر سابقا من المسائل كم مساله ذكر فيما سبق ها كم مساله هذا اختبار 3 4 5 ها كم مساله 3 وهي ايوه تحسين التقبيح وشكر المنعم ودرسنا اليوم الذي هو الافعال قبل قبل الشرع اذا وفي الجميع أي جميع ما مضى مما ذكره من مساله التحسين والتقبيح الشرعي لا مطلقا لانه ذكر التحسين والتقبيح على ثلاث صور على ثلاث صور صورتان لخلاف فيه بمعنى انه حكم العقل فيه المعتزله وغيرهم اذا اراد به نوع ماذا نوعا واحدا من مسائل التحسين والتقبيح يعني الصوره واحده وهي مقيل فيه انه شرع شرعي وهو المدح والذم بالثواب والعقاب المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب اجلا هذه اختلف فيها بين المعتزله والاشاعره المعتزله على انهم محكم العقل والاشاعره انهم قالوا به بالشرع اذا وفي الجميع يعني ثلاث مسائل مساله التحسين والتقبيح الشرعي قيده لا مطلقا لا يرجع الى شيء لم يقع فيه نزاع ومساله وجوب شكر المنعم ومساله الحكم قبل ورود الشرع في هذه المسائل الثلاث خالف المعتزله هم خالف المعتزله وفي الجميع خالف المعتزله اهل السنه والجماعه خالف من اهل السنة اذا المفعول به ها خالف زيد خالف من خالف متعد هذا اولى متعدد الجولاز متعدم اذا خالف زيد عمرا وفي الجميع خالف المعتزله خالفوا من اهل السنه والجماعه اهل السنه والجماعه يعني بهم اشاعره هم ليسوا من اهل السنه والجماعه ما شموا رائحه هذا اللقب انتبه لا يلبس عليك تعالت العصر الان الاشاعره ليسوا من اهل السنه والجماعه لا في قليل ولا في كثير لا في باب الاسماء ولا في غيره الا بعض المسائل ولا يحكم بانهم من اهل السنه والجماعه فيها طريقه السلف هنا ولذلك كان بعض يقال فيه جهمي مباشره لماذا لانه قال بخلق القرآن لا ينتظرون أنه ماذا يقول بجميع أصول الجهميه لا أو بجميع أصول المعتزله منذ أن يوافق في الأصن الحق به وكذلك الفرقه الخارجيه القدريه شيء في تشيع داخلي اذا وافق في ماذا في أصن والحق به من وافق فرقه من هذه الفرق في اصل الحق به لا يشترط ان تقول لا هو معنا في الصحابه وهم معنا في كذا ممكن تاتي للرافضه ممكن تاتي اليهود والنصارى كذلك تقولون معنا في كذا وأما قول من يقول كشيخ الاسلام غيره بأنهم اقرب الفرق الى اهل السنه جماعه القرب من الشيء لا يلزم أن يكون منه نحن نقول النصارى اقرب المسلمين من اليهود او لا النصارى اقرب المسلمين من اليهود القرب هذا يستلزم انهم صاروا مسلمين لا حاشا وكلا كذلك الأشاعر اقرب إلى اهل السنه والجماعه بمعنى انهم اقل بدعه من غيرهم وان كان عندهم نواقض من نواقض الإسلام لكن اقرب الى اهل السنه والجماعه لا يلزم ان يكونوا من اهل السنه والجماعه كما تقول النصارى اقرب إلى المسلمين من اليهود فالقرب والبعد هذا ليس فيه دليل على أن ان القريب من الشيء صار منه لا الاشاعره ليس من اهل السنه والجماعه واباب ما المعتقد عندهم قائم على ماذا على العقل ويكفي هذا يكفي في كونهم ليسوا من أهل السنه والجماعه أن الاعتقاد عندهم قائم كل ما يتعلق بالبارئه جل وعلا حتى التوحيد توحيد الالوهيه قائم على العقل واذا جاء النص من القران حرفوه ولا قال اولوه واذا جاء النص من من النبوية ولو كان متواترا حرفوه وان لم يكن متواتا قالوا أحد فلا تقبل في العقائد تفصيل ليس عليه رائحة دليل ولا يقول به المسلم عرف عظمه الشرع اذا نقول ماذا خالف المعتزله أهل السنة اذا خالف هذا متعد والمعتزله هذا فاعل والمفعول به محذوف وفي الجميع خالف المعتزله أهل السنة والجماعه ماذا صنعوا ما وجه المخالفه وحكموا العقد خالف وحكم خالف وحكم هنا أشبه ما يكون بماذا هنا اشبه ما يكون بالتعليل لبيان وجه المخالفة لماذا خالف لأنهم حكم اذا وحكم هذه الجمله اشبه ما يكون ب بتفسير لوجه المخالفة لان قول خالف هذا مجمل في ابهام وحكم العقل فيه تفسير وبيا اذا وجه هذه المخالفه في كون محكم العقل حكم العقل حكموا الواو هذه المعتزله هي فاعل وحكم على وزن على وزن فعلى صيغه فعلة هنا ليست للتصيير بمعنى انهم صيروا العقل حاكما سياتي تحليل مذهبهم فصيغه فعل هنا ليست للتصيير لانهم لم يصيروا العقل حاكما ما جعلوا العقل حاكما على الشرع وهو مهيمن عليه لا وانما جعلوا العقل كاشفا كما سياتي حينئذ الاصل عندهم هو الله عز وجل هو الحاكم وهم متفقون على هذا على انه لا حاكم الا الله لكن لما اسندوا نوعا ما في الكشف إلى الى العقل حينئذ نسبوه اليه وسياتينا فيه شيء من, من الخلط على كل سياتي بحث حكموا العقل نقول حكموا صيغه فعل هنا ليست للتصيير لأنهم لم يصيلوا العقل حاكمه وتاتي صيغه فعلا بالنسبه الفاعل إلى الفعل كما يقال كفره يعني نسبوا إلى ماذا الى كفري ففسقه نسبه إلى فسق اذا يأتي للنسبة نسبة الفاعل الى الى الفعل الى الحدث نفسه فسقت اي نسبت للفسق وهو المراد هنا مراد هنا حكم العقل يعني نسبوا الحكمه إلى العقل نسب الحكم الى العقل فرق بين أن يجعل الحكم العقل حاكما وبين أن يجعل ماذا النسبة بكون الحكم منسوبا إلى الى العقل فرق بينهما الفرق أن يقال حكم العقل اصير العقل حاكما انه حاكم على الله تعالى وعلى شرعه نسب الحكم إلى العقل جعل العقل دليلا إلى الحكم كما تقول الحكم ننسب الحكم الى الكتاب أو إلى السنه أو الى اول القياس صار ماذا الكتاب طريق لمعرفه الشرع الحكم الكتاب السنه طريق العقل طريق كذلك ولم يريد أن العقل هو حاكم بي بنفس بمعنى انه مهيمن على على الشرع وهو المراد هنا يعني بالنسبه لانه ليس المراد بكون العقل حاكما عندهم أنه منشئ للحكم اذ المنشئ له اتفاقا من ومنهم ليس إلا الله تعالى بل المراد انه مدرك لحكم الله تعالى هذا المراد ولذلك قال الطوفي مبين مذهب الاشاعره المعتزله هنا قال ذهبت المعتزله في اخرين الى ان الافعال لذواتها منقسمه إلى حسنه وقبيحة مقسمه إلى ماذا إلى حسنة وقبيحة ثم منها ما يدرك حسنه وقبحه بضرورة العقل كحسن الإيمان وقبح الكفر ومنها ما يدرك بنظر العقل كحسن الصدق و ومنها ما يدرك بنظر العقل كحسن صدق الضار وقبح الكذب النافع إذ قد اشتمل كل منهما على جهتين حسن وقبح ومصلحة ومفسده فاحتياج في معرفة الحسن والقبح منهما إلى نظر يرجح احدى الجهتين على الأخرى مراده أن هذه الافعال منها ما يدرك العقل حسنه ضرورة ومعلوم أن الضروري ان العلم الضروري ما لا يمكن دفعه لا يحتاج الى نظر وتامل وتدبر ومنها ما يدرك العقل حسنه بالنظر والتامل لاحتمال شيء آخر ومنها ما يدرك العقل قبحه بالضرورة ومنها ما يدرك العقل قبحه بماذا بالنظر اذا الحسن ادراك العقلي ادراك العقل للحسن ضروره أو نظرا وادراكه العقل للقبح ضرورة أو او نظرا فعينين القسمه رباعيه حسن بالضرورة حسن بالنظر قبح بالضرورة قبح بالنظر هذا الذي عناه إلى أن الافعال لذواتها منقسمه الى حسنه وقبيحه ثم منها ما يدرك حسنه وقبحه بضرورة العقل اسم كحسن الإيمان هذا العقل يدرك ادراكا جازما بانه بانه حسن كذلك قبح الكفر ونحن نسلم بهذا ولذلك قلنا بعض قول المعتزله حق وبعض قول المعتزله باطل وقول بعض اللاشاعره حق وبعضه باطل على التفصيل الذي سبق معنا حسن الإيمان ادراكه بالعقل الجازم هذا صحيح ومحقق قبح الكفر كذلك قبيح وادراكه بالضرورة ومنها ما يدرك بنظر العقل ليس بالضرورة كحسن الصدق الضار يحتاج الى تامل حسن الصدق الضار مثلنا ذلك مثالا كذلك لو رايت زيد ان خلف عمرو ويريد قتله فسالك عنه عينين ها له هنا قتله اذا يج لو صدقت لا صار الصدق الضار هنادي لا تصدق انما تكذب وقبح الكذب النافع اذ قد اشتمل كل منهم على جهتين حسن وقبح ومصلحه ومفسده فاحتياج في معرفه من والقبح منهما إلى نظر يرجح احد الجهتين على اخرى ومنها النوع الثالث ما لا يدرك إلا بالسمع الا بالسمع كحسن العبادات واختصاصها بالامكنه والاوقات التقدير النص بالزكوات وقدر الواجبات فيها وارؤس الجنايات والاسباب الموجبة لها وإجاب صوم آخر يوم من رمضان وتحريم صوم اليوم الذي بعده هذا كله لا يدرك الا بماذا إلا بالشرع يعني جاء الشرع كاشفا واستحباب الصوم 9 من ذي الحجه وتحريم صوم 4 بعده وصحة الصلاه في جميع الازمنه الا خمسه اوقات وفي جميع الامكنه الا سبعه مواضع مما لا يدركه العقل فيحتاج فيه الى موقف من الشرع يعني توقيف من الشرع فهذه حكاية المحققين لمذهب المعتزله على التفصيل ده من الدروس الماضية ثم التفاض ذكر مذهبهم على ال الفقهاء وغيرهم حتى استعملوا فيه عبارات مجمله مهمة كقولهم العقل يحسن ويقبح يعني نسبوا التحسين إلى العقل ونسبوا التقبيح إلى الى العقل أو العقل يوجب ويحرم أو حاضر ومبيح حتى صار بعضهم يفهم أن العقل شارع فوق الشرع فنسب ذلك للمعتزله اذا حكموا العقل ليس المراد انهم سيروا العقل حاكما وانما هذه شاعه في بيان مذهب المعتزله فاخطا في التعبير قالوا المعتزله يحسن العقل هم لم يقولوا حسن عقل انما قالوا ادرك العقل الحسن ولم يقولوا بأن العقل يقبح وإنما قالوا ماذا ادرك العقل القبح ثم الادراك للحسن والقبح قد يكون ضروره وقد يكون نظرا فياتي الشارع مؤكدا وقد لا يدرك العقل حسنا ولا قبحا فياتي الشارع كاشفا اذا لم ينسبوا هذه الاحكام لا الى العقل اصاله وإنما جعلوا العقل طريقا في معرفة احكام الله تعالى اذا حكموا العقل لم يصير العقل حاكما انتبه لهذا ولزاد قال حتى صار بعضهم يفهم أن العقل شارع فوق الشرع وانه ملزم له بالحكم بمقتضاه الزام الغريم غريمة وسبب ذلك تلقي بعضهم تلك العبارات عن بعض من غير نظر ولا تدبر دل ذلك على أن التعبير وحكايه مذهب المعتزله فيه شيء من التوسع والخلل ولذلك قال في موضع آخر وللنزاع بين الطائفتين ما أشار اشار اليه يعني الخلاف بين الأشاعر و والمعتزله أحدها أن الشرع هل هو مؤكد وكاشف او منشئ ومبتدئ الشرع هل هو كاشف مؤكد او منشئ ومبتدئ الاشاعره قالوا بالثاني منشئ مبتدئ بمعنى انه لا يحكم بحكم البت الا الا بشيء قبل الشرع أي حكم المعتزله قالوا لا الشرع ياتي مؤكدا وياتي كاشفا متى ياتي مؤكدا إذا أدرك العقل الحسن أو القبح جاء الشرع مؤكد وإذا لم يدرك العقل حسنا ولا قبح جاء الشرع كاشفا لكن يدرك العقل ماذا على جهة الإجمال فيدرك حسن الصلوات أو يدرك حسن التعبد لله تعالى لكن كون العباده صلاه او زكاه العقل لا يصل اليه فالتفاصيل هذه لا تاتي الا من جهه الشر فيكون حينئذ العقل كاشفا لا لا مشرعا وهو كذلك اذا ان الشرع هل هو مؤكد وكاشف او منشئ ومبتد فالمعتزله قالوا الشرع مؤكد لحكم العقل فيما ادركه من حسن الافعال وقبحها ضرورة أو نظرا ما أدركه العقل مطلقا حسنا او قبيحا ضروره او نظرا يجيء شرع ماذا مؤكدا كاشف عما لا يدركه من الأحكام شرعا كالعبادات ونحوها هذا جاء ماذا كاشف العقل هنا يدرك الحسن على جهة الإجمال ولذلك بينا فيما مر كلام ابن القيم وحمده تعالى في ترجيحه أن العقل يحسن ويقبح بالمعنى الصحيح أن العقل يحسن ويقبح قبل الشرع لكن على جهه الإجمال يعني أدرك حسن العدل لكن كون زيد فعله عدلا هذا يحتاج الى نص يدرك العقل قبح الظلم لكن كون هذا القول أو هذا الفعل بعينه أنه من الظلم يحتاج الى دليل حينئذ يكون على جهة الإجمال اذا كاشف عما لا يدركه من الاحكام شرعا كالعبادات ونحوها وليس قولهم ان العقل لا يدرك الحسن في العبادات ونحوها منافيا لقولهم انها حسنة في العقل بمعنى أنه كاشف لما لم يقبح أو يحسنه لكن العبادات من حيث هي حسنه في الجملة لأن مرادهم بحسنها فيه أنه لو كانت له قوة على ادراك حقائقها تامه لادركها حسنة يعني لو كان العقل له قوه أن يدرك حقيقة الصيام لادركه لو كانت له قوه أن يدرك حقيقة الصلاه لادركها لكن ليس له قوه وانما يدرك ان التعبد المخلوق للخالق هذا يعتبر من قبيل الحسن ومدركهم يعني ما اخذهم في ذلك ان الله سبحانه وتعالى حكيم فيستحيل عليه عقلا اهمال المصالح الا يامر بها ويثيب عليها واهمال المفاسد الا ينهى عنها ويعاقب عليها ومسحاله على الله تعالى وجب أن يستحيل عليه دائما في كل وقت ولذلك استلزم عنده ماذا تسويهه بين الزمنين زمن ما بعد البعثه مع زمن لما قبل البعثه لأن العقل إذا دل على حسن شيء في أمر ما هذا متعلق بحكمه الله تعالى حكمه الله تعالى عنده لا تتبدل ولا تتغير فما كان حسنا ومدركا بالنظر ضروري مدركا حسن بالضروره أو بالنظر لزم منه ان يكون في كل وقت وإلا لبعض ماذا لبعض الله تعالى وهذا فاسد يعني الله تعالى له الحكم أولا واخرا ولذلك أنكر بعض من النسخ بناء على على هذا الاصل وامال المفاسد ان لا ينهى عنها ويعاقب عليها وما استحال على الله وجب أن يستحيل عليه دائما في كل وقت اذا يستحيل ان يكون فيه مصالح ولا يامر بها ويستحيل أن تكون ثم مفاسد ولا يعاقب عليها هذا عام من قبل الشرع وبعده بعد الشرع فلذلك قالوا إنما ثبت بعد الشرع فهو ثابت قبلهم والا لكان المستحيل عليه سبحانه وتعالى جائزا عليه في كل وقت من الأوقات وهو محال غايه ما في الباب أن العقل أدرك الحسن والقبح في بعض الأوقات دون بعض فلما ورد الشرع كان مؤكدا لحكم العقل فيما أدركه كاشفا له عما لم يدركه اما الجمهور فقالوا الشرع منشئ الأحكام شرع مرشيء الاحكام ومخترع لها ولم يكن منها قبل الشرع شيء ولا يستقل العقل بإدراك شيء منها جزما بل جوازا وهذا محل أو محط الخلاف بين الاشاعره وغيرهم المعتزله ان العقل عند المعتزله أدرك الجزمة وعند الاشاعره ا ادرك الاحتمال ولم يدرك الجزم وهذا هو محز الخلاف وغايته بين الطائفتين وهو أن إدراك العقل لثبات الله سبحانه وتعالى للطائع وعقابه للعاصي هل هو إدراك جازم قاطع كما يدرك أنه حكيم عليم حكيم عليم في كل وقت ونقطع بذلك اذا اثابه المطيع وعقاب العاصي كقوله حكيم عليم لا يتخلف البتة أو ادراك محتمل على جهة الجواز كما يدرك أنه سبحانه وتعالى يجوز أن يوقع المطر غدا أو ان لا يوقعه جائز ام لا جائزا عن الاحتمال فيه جزم جواب ولا المطيع كان نزول المطر غدا يجوز ولا يجوز عقوبة العاصي كذلك كوقوع المطر غدا يجوز ولا يجوز هذا عند الاشاعره كما يدرك انه سبحانه وتعالى يجوز أن يوقع المطر غدا او الا يوقعه وليس محل الخلاف ما يتوهمه كثير من الناس من أن العقل هو الموجب والمحرم ليس هذا الخلاف ان العقل هو الموجب والمحرم ولذلك اخطأ في التعبير عن مذهب المعتزله حكموا المعتزله العقلى بمعنى انه موجب بذاته ومحرم بذاته لم يقولوا بهذا بل عندهم التحريم والايجاب من الله تعالى قال وليس محل الخلاف ما يتوهمه كثير من الناس من أن العقل هو الموجب والمحرم بل الله سبحانه وتعالى هو الموجب والمحرم والعقل يدرك كونه موجبا ادراكا قاطعا أو جائزا على الخلاف عند المعتزله أنه ادراكم ماذا ادراكم على جهه القاطعي اذا يحكم العقل اي نسب الحكم للعقل وليس المراد صير العقل حاكما فهذا ليس في تحقيق لنسبه مذهب المعتزله وحكم العقل يعني في جميع ما مر ثم خاصه مسألة واحدة وهي ها حكم العقل في مساله التحسين والتقبيح العقلي قالوا ليس بشرعي وحكم العقل في ماذا في وجوب شكر المنعم فهو واجب عقلا وحكم العقل في مسألة الافعال قبل الشرع لكن على التفصيل السابق فما ادرك العقل حسنه ها فليس محل الخلاف ما ادرك العقل قبحه ليس محل خلاف بقي مساله واحدة وهي ما لا يدرك العقل فيه حسنا ولا ولا قبحا وحكم العقل أي في الافعال قبل البعثه فما قضى به في شيء منها ضروري كالتنفس في الهواء أو اختياري لخصوصه بأن أدرك فيه مصلحه أو مفسده أو انتفاءهما فأمر قضائه فيه ظاهر هكذا قال المحل في في صرحه وهو أن الضروري مقطوع بإبحته فهو مباح ضروري هذا قول واحده انه حسن حينئذ نقطع بماذا بكونه مباحا هل في خلاف عند المعتزله جوابوا لا والاختياري بخصوصه ينقسم الى الاقسام الخمسه الحرام وغيره حرام وقبل المكروه وغيره كذلك الايجاب والتحريم والاباحه لأنه ان اشتمل على مفسده فعله فحرام كالظلم أو تركه فواجب كالعادل أو على مصلحه فعله فمندوب كالاحسان أو تركه فمكروه وان لم يشتمل على مصلحه أو مفسدة فمباحٌ. هذا ما قضى فيه العقل بالحسن فقط وما قضى فيه العقل بالقبح فقط ينقسم للاقسام المذكوره فان لم يقض له فالحظر اذا هذا في نوع واحد فان فهذه فالفصيحه يعني انه كانه طوق او لين ففالفصيحه لم يقض الضمير يعود اليه العقل فان لم يقض اي العقل ضمير مستتر يعود الى العقل فان لم يقض اي العقل بشيء له أي للفعل أي في بعض منها لخصوصه بان لم يدرك فيه شيئا مما تقدم مثل بذلك باكل فاكهه قد لا يدرك العقل فيه حسنا ولا ولا قبحا فاختلف في قضائه في حكم العقل هنا لعموم دليله على اقوال فالقول الأول اشار اليه الناظم بقوله فالحضر الفاء وقع في جواب شرط وهو ان فالا لم يقض فالحاضر هذه الجمله هي جواب الشرط فهو او في حكمه حضر خبر مبتدا محذوف خبر فحكمه ومبتدا في حكمه لم يقض العقل بشيء له لهذا الفعل الذي لم يدرك فيه حسنا ولا قبحا فحكمه الحاضر حكمه الحاضر هين يكون الحاضر هذا مبتدا خبر مبتدا محذوف فالحظر الفاوقعه في جواب الشرط والحظر المنع ودليل الحظر ان الفعل تصرف في ملك الله بغير اذنه اذ العالم واعيانه ومنافعه ملك له تعالى كما مر وأشار إلى الثاني بقول أو اباحه أو للتنويع اباحه عطف على الحظر والعطف على المرفوع مرفوع مثله ودليلها أن الله تعالى خلق العبده وما ينتفع به فلولا يبح له أو يبح له كان خلقهم عبثا اي خالي الحكمة الحكمه الدليل السابق الذي مر معنا وشار الثالث بقول او وقف أي توقف أو للتنويع قول الثالث توقف عن زين عن زينها جار ومجرور متعلق بقوله وقفوا لانه ماذا مصدر والمصدر من محال محل التعلقات. عن زين مشار اليه الحظر والاباحه ووجه الوقف تعارض الدليلين يعني تعارض الدليلا فلا نحكم بكونه مباحا ولا نحكم بكونه ها بكونه محظورا والذي حكم بذلك على الخلاف السابق الذي هو ماذا هل هو العقل ام انه دليل الشرع دليل الشرع اصحابه الشرع لما, لما, لما قبله قال هنا ووجه الوقت تعارض دليليهما اي دليل الحظر مع دليل الاباحه تحييرا هذا شعرا او وقفي تحييرا يعني متحيرين حصل تحير هل يرجح لما قيل تعارض الدليلين اذا تعارض الدليلان عند الناظر حصل له نوع من الاضطراب والحيره اذا سببه ماذا التحير تحير في ماذا في ترجيح الحظر دليل الحظر على لباحه أو ترجيح دليل الاباحه على على الحظر قوله تحييرا هذا الاظهر انه حال انه أي الوقف اي الوقوف عن القول بالحظر او الاباحه متحييرين بالقول باحد الدليلين لاجل تعارضهما هذا أولى هذا اولى وقوله تحييرا اي لا يدرى انه محظور أو مباح محظور او مباح لا يدرى مع انه لا يخلو عن واحد منهما يعني النتيجه سيكون معاله الى ماذا اما ترجح الحظر وإما ترجح الاباحه أي لا يدرى انه محظور أو مباح مع أنه لا يخل عن واحد منهما لانه اما ممنوع منه فمحظور أو لا فمباح لكن هنا انتبه لأن القضاء القضاء هنا عندنا قضاء وعندنا مقضي العقل قضاء القضاء متفق عليه قضى العقل بالوقف لكن المقضي فيه أو به هل هو الحضره لباح هذا الذي وقع فيه الوقف فالقضاء متفق عليه والخلاف والاقوال في المقضى به والوقف فيه قضاء باحد الامرين من غير التعيين من غير تع اذا العقل حكمت المعتزله العقل وحكموا العقل مطلقا في جميع الأقوال لكن هنا في الوقف نقول ماذا وقال به بعض المعتزله الأكثر على الاباحه والحظن لكن من قال بالوقف بدليل العقل نقول العقل قضى قضى بماذا بالتوقف بعدم الترجيح احدهما على على الاخر فالوقف فيه قضاء باحد الامرين من غير تعيين تحيين تحييرا تحييرا لديهم خلف البيت فالحضر أو اباحه او وقف عن ذين تحييرا لديهم خلف لديهم لدى بمعنى عند ولدينا مزيد ولديهم أي عندهم متعلق بما بعده خلف اي اختلاف خبر لمحذوف أي هذا المذكور اختلاف عند المعتزله القائلين بتحكيم العقل على المعنى الذي سبق معنى قال في التحبير شرح التحرير قسمت المعتزله الافعال يعني الاختياريه غير الاضراريه كتنفس مثلا والحركه في الجهات فانه غير والحركة في الجهات في الجهات فانه غير ممنوع منه مع عدا من نطق لسان به قسمت المعتزله الافعال الى ما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح لا ضرورة ولا نظرا وهذا كما سبق محل الخلاف والا ما يقضي فيه باحدهما بالحسن أو بالقبح ضرورة أو نظرا التقسيم السابع فما يحتاج إليه يباح وما حكم العقل فيه بشي حسنا أو قبحا وينقسم إلى الاقسام الاحكام الخمسه السابقه بحسب ترجيح فعله على تركه وعكسه وذم فاعله وعدمه والسوائه ومعنى ذلك لأبي الحسن التميمي من اصحاب هذا كما سبب فما قضى بحسنه ان لم يترجح فعله على تركه فهو المباح سواء الأمران وان ترجح فاللحق الذم على تركه فهو الواجب والا فهو المندوب وما قضى بقبحه ان قضى بالذم على فعله فالحرام وإلا فالمكروه وما لم يحكم العقل فيه بشيء فلهم فيه ثلاثة أقوال الحدها الحظر والثاني الاباحه والثالث التوقف ثم رد على الأقوال الثلاثه على الأقوال الثلاثه باعتبار ماذا أن العقل هو هو الطريق فيقال للحاضر منهم لو كانت محظوره وفرضنا ضدين كالحركه والسكون لزم التكليف بالمحال وانتم لا تقولون به يعني إذا قيل بأن العاصل في الافعال الحظر طيب عندنا افعال متضاده حين كل منهم ماذا ممنوع اذا هذا يكون تكليفا بالمحال وهذا لا يقول به المعتزله فبطل هذا القول وانتم لا تقولون به ويقال للمبيح إن أردت لا حرج في هذا القسم من الفعل فمسلم ولا يجديك نفعا لان انتفاء الحرج إنما يتصور بأمرين عدم الحاكم بالحرج وهو موجود عندهم او العقل وسلب الحاكم الحرج عن الفعل والأول مسلم إن قيل بأنه عدم الشرع والثاني ممنوع اتفاقا أما عندنا فلعدم الشرع وأما عندكم فلعدم حكم عقل في هذا القسم ويقال للواقف انت وقفت في الحكم لعدم السمع فهو مذهب كثير منا رجع الى الشرع وان توقفت لتعارض الادله فلا تعارض لانه سقط دليل الحظر وسقط دليل الاباحه فلا تعارض فوجب ماذا القول بالوقف لعدم وجود الخطاب من جهتي الشرعي فبطل حكم العقل في هذه المساله والله تعالى اعلم ونحن نقول ما لا وجود لها من من أصلها وإنما نذكر ما ذكر الوصوليون والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين